بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الذي الكتاب لأولي الألباب من البدائع العجب العجاب وجعله حالياً بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وصانه من شين اللحن وطرق المحوي وكل ما يستراب لله أنزل على لأولي وجعله وفصل وكل من من عبده هدى أودعه وذكرى شين وطرؤ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 وتنزل بين يديه أ و إ ل ي ه فرقانا وسطر ب إ ذ ن ه كتابا وديوانا و أ ق ا م صرحه بين يديه فجاء سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه و س ع ي د ة الدنيا ب أ ن و ا ر شروقه اللهم صل وسلم على صاحب الوحي الخاتم صلى الله عليه وعلى آ ل ه آجه ا ل وفرحنا س ي ل به في عرسات القيامه واجعلنا دليلا الى جنات النعيم بلا مؤونه ولا مشقه ولا مناقشه الحساب واجعله مقبلا علينا ولا اجعله غاضبا علينا برحمتك يا رحم فاحيي ا ل إ خ و ة الكرام ب ت ح ي ة ا ل إ س ل ا م السلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته و أ ح م د الله إ ل ي ك م إ ذ جدد اللقاء بكم حول م ا ئ د ة ا ل ق ر آ ن دائما تعرضا لكرم صاحب ا ل م أ د ب ة إ ن ه الله ف ا ل ق ر آ ن م أ ج و ب ت ه ونحن ضيوفه هو المضيف بحق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 ل و ا ح د ة تكفي ل أ ن يصرف ا ل إ ن س ا ن جهده كله من أ ج ل تحصيلها ا ل س ك ي ن ة نحن في عالم القلق قلوبنا م ر ت ع ب ة نخاف من المستقبل نخاف من أ ن ف س ن ا نخاف من غيرنا نخاف من أ ع د ا ئ ن ا حتى يكاد الانسان يقول قد أ ح ي ط بنا نحتاج إ ل ى س ك ي ن ة تدرا هذا القلق والله مالكها وهذا شرطها الاجتماع عليه التلمذ على آ ي ا ت ه وبيناته فتح الباب إ ل ي ه ل ل م ت ح من ينابيع ومتفجر ا ل ح ك م ة والبصائر ا ل ق ب ا ل ي ة ما احوجنا إ ل ى ر ح م ة تحفنا وهذا موعوده تدفع أ ل و ا ن ا ل ش ق و ة التي امتدت أ س ب ا ب ه ا للكل ما أ ح و ز ن ا إ ل ى ص ح ب ة الملا الاعلى الحديث يقول حفتهم ا ل م ل ا ئ ك ة صدقوا الغيب لترتقوا ما أ ح و ز ن ا إ ل ى ان يحفن ا هؤلاء. هؤلاء الملا ا ل أ ع ل و ن ففي حفوفهم بنا و ح ي ا ط ت ه م إ ي ا ن ا ص ي ا ن ة من ظ ل م ة ا ل س ر و إ ق ا ي ة من أ ن تمتد إ ل ي ن ا نزغات الشيطان وظلمات النفس ما احوجنا إ ل ى ا ل ر ا ب ع ة وهي هي سموا وارتقاء وذكرهم الله فيمن عنده ولذكر ا الله أ ك ب ر أكبر من كل هذه ا ل ه ب ا ت ذكر الله أ ك ب ر من كل هذه ا ل ه ب ا ت إ ن الله إ ذ ا ذكرك وضع حدا لشقوتك وبعدك وجفائك وحدا لتعاستك و أ د ر ج ك ضمن اهله, أهله و خ ص ت ه اللهم م ن ح ن ا من هذه الهبات ما يكون بيننا وبينك وصلا لمزيد من الهبات والارتقاء الناظر يجد برهان ذلك واضحا أ ن منتداكم الكريم في هذه الشارقه ة أ ب ق ا الله شارقة ومتألقة في وفق م ت أ ل ق ة ي الخير ولودا و ف غ ا ي ة التوفيق ب ر أ ي ن ا حين جعل عنوان هذه ا ل د و ر ة ي ع ر ف كتابك الناس اليوم كتابه الدليل إلى جنات النعيم يجهلون إلى من عنه شيء مغفور عنه ن ق ر أ ه ان ق ر أ ن ا ه احيانا على وجه إن ق ر أ التبرك ه ع أ ح ي او ن ا التعبد ب ت ل ا و ة اللفت وهذا اي شيء نوع من ا ل ص ل ة ولكن لا يكفي فالكتاب جاء ل إ ن ه ا ض أ م ة لتبقى في مقام ا ل ر ي ا د ة والشهاده لا يتنحط إ ل ى ما وصلنا إليه إن ه ذ اليه ا ق ر طرفه آ ن شبب ب أ د بأيدي ي ك كذا م وطرفه رسول يقرر الله ا ل ل ا ع ت ص ب و ا ب ح و ل الله شدوا في الطرف الذي مد إ ل ي ك م لتتصلوا بالله ربكم جل في علاه ثم يزيد التوفيق تخصصا حين يختار هذا السفر المبارك الكريم سفر ا ل إ م ا م جلال الدين الشيوطي إ م ا م ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة الذي عاش حياته لهذه العلوم وفي رحابها و س ف ر مبارك لا شك فيه المتتلمذ عليه والناظر فيه ومتتبعه بصدق يصل إ ن شاء الله إ ل ى تحصيل ويقف على أ ن بحار علوم ا ل ق ر آ ن لا حدود لها س ع ا د وعمقا والغائص فيها يصل إلى القتاب مكنون و ي ع ت ر على الدرر ا ل غ ا ل ي ة ا ل و ا ح د ة منها ت ك ف ي ل غناه مالك الدرر غني ويرحم الله القائل وهو ينظر إ ل ى المصحف موصي و ل د ه قال و ا يا أ ب ت ي بم ا وصلت الذي وصلت ف أ ش ر الى المصحف قائلا هذا الذي كنت أ ط و ي ه و أ ن ش ر ه حتى بلغت به ما كنت آ م ل ه فدم و عليه وجانب من يجانبه فالوحي أ ف ض ل ع ن م ن أ ن تحامله أ م ة ا ل ق ر آ ن إ ن ب غ ي أ ن تكون على ص ل ة ب ا ل ق ر آ ن بعلومه بمعارفه و أ ن ترفع ا ل ر أ س به إ ن رفعتنا مقرون ب ر ف ع ة الكتاب إ ن الله لا يرفع بهذا ا ل ق ر آ ن أ ق و ا م ا أ و ل ئ ك الذين رفعوا رؤوسهم به ويضع به آ خ ر ي ن ممن وضعوا لذلك لا تستكثروا على ا ل إ م ا م الشيوطي رحمه الله إ ذ ا وجدتموه يقول إ ن ن ي ضمنت كتابي هذا ت م ا ن ي ن نوعا ن وليس ع ا و م ف ر د ا ش علم ت م ا ن ي ن نوعا من علوم الكتاب على سبيل ا ل إ د م ا ج ولو فصلتها لزادت على التلاشي مئه نوع لا نستكثير ل أ ن ن ا نعلم من الكتاب نفسه أ ن منزله يقول فيه ولو أ ن ما في ا ل أ ر ض من ش ج ر ة أ ق ل ا م والبحر يمده من بعده س ب ع ة أ ب ح ر أ ي مدادا, مدادا ما نفدت كلمات الله أ ي معاني هذا الكتاب هذا احد تفسيرين في الايه آ ي ة أ و ل تبيت أولين وقول لا لا الله هذا أحدها فمعانيه لا حتى ف وتمت كلمات ربك صدقا ً وعدلا ً لا مودلا لكلماته ا ن ت ب ه و ا ل ك ل م ة ت م ت هنا ولمميزه التمام تمت بلغت تمامها ح ا ج ة التمام في جهتين صدق المضامين وعدل العناوين فلا اصدق من مضامين الكتاب تطابقا مع الحق ولا وأنسق العدل تاج خلقك للعدل الكمال تاج فالعدل س و ك ف ع د ك أو ك فالعدل و التعديل تاج الاستواء سواك خلقك فسواك فعدلك أ و عدلك وتمت كلمات ربك ق م ة استواء في نسق ع ن و ي ن ه ا وبيانها وتمام صدق مضامينها وكيف لا تكون وهي ك ل م ة الله المحيط علمه بكل م ا ل ه يقول تعالى في الكتاب أ ن ز ل ه بعلمه الباء ل ل م ل ا ب س ة أ ن ز ل ه وفيه علمه ملتبس بعلمه فالكتاب فيه مضمون علم الله هو من علم الله ففيه انباء الغيب وفيه, أن وفيه احكام التي تبين مراد الله من عبده وقواعد تزكيته لنفسه في علم من علم الله جل وعلا وكم هي الصفات التي تنبه على ع ظ م ة ا ل ق ر آ ن وشرفه في الكتاب نفسه يقول تعالى وهذا ذكر مبارك أ ن ز ل ن ا ه افانتم له منكرون و ا ل ب ر ك ة هي النماء المطرد والعطاء المتزايد الذي استمر أ ص ل ه ومدده قاف ا ل ق ر آ ن المجيد م ج ا د ة الكتاب شرفه والشرف في كل بحسبه وهو هو في القول تمام الصدق والعدل مجيد لا خلف في أ خ ب ا ر ه ولا جور في أ ح ك ا م ه و أ ن ظ م ت ه و إ ن ه لكتاب عزيز لا ي أ ت ي ه الواصل من بين يديه ولا من خلفه وصف آ خ ر غير ا ل ب ر ك ة و ا ل ع ز ة و الامتناع ع ز ة ل ا باقتدار على كل صنوف ا ل إ ه د ا ر عزيز ممتنع على مستوى أ س ل و ب ه وبيانه وعلى مستوى العلوم التي احتوى يقول تعالى فيه و إ ن ه في أ م الكتاب لدينا لعلي حكيم فيصفه ب ا ل ح ك م ة و ا ل ح ك م ة كل شيء يمنع الفساد ومن هو خ ذ العرب فسمه هذه ا ل ح د ي د ة التي تكون يقدر بها ا ل د ا ب ا ل ح ك م ة ل أ ن بها يسلس قيادها وتنضبط وتمنعها من فساد السير والخطى حكيم ا ل ح ك م ة كل ما يستاصل الفساد ويؤسس لي للصلاح باستئصاله بين يدي تناولنا لهذا الكتاب أ و ا ل م ن ت ق ى من الكتاب ا ل إ ت ق ا ن الإمام السيوط ا علم ل في ق ر آ نحدثكم ن حديثا مقتضبا لا ي ل ق بالسيد جلال الدين ولكنه الذي حضر حديث عن بعض ملامح صور من حياته ت تعرفون المؤلف صاحب الكتاب اسمه زمنه اسرته مصنفاته خصوصياته ب ع ض من هذه ا ل أ ش ي ا ء و أ ي ض ا المؤلف نفسه نظرها عن المؤلف في ج م ل ة علومه ن س ق ه وزاره م ا د ت ه ب ع ض مصادره ننتقل منها إ ل ى ما اخترناه ونحن دائما متتمدون على الإمام زلال الدين بغان رزقناه ا ل أ د ب معه والاستفاده سمين من علمه ما الذي اخترنا لكم في ت ش ج ي ر أو في سجرة العلوم هذه علوم ا ل ق ر آ ن كيف نصنفها والمختار معيارا لتصنيفه في مرتضانا ومختارنا تقريبا لهذه المادة تقريبا فقط في السيوط الابتداء المادة المحاولة لهذه رحمه الله للإمام بالنسبة كفانا ان نبحث عن تراجمه في الكتب فقد ترجم لنفسه وزاد ف أ ف ر د لترجمته كتابا تحت عنوان التحدث بالنعمه ة حتى لا يقول قائل ذ هذا ا بفضاله وما نوع من الاغترار عنوانه بالتحدث بالنعمة وقال إنني اقتفيت يعرف ويزهو أوسي إنني نوع بنفسه من وقال بمن سبقني من محجزينا في التعريف ب أ ن ف س ه م وترجم أ ي ض ا لنفسه في كتاب طبقات الوسطى للنحاه وهذا طبقات النحاة الوسطى لم يتبع وليس هو ب غ ي ة الوعاه لان هذا مختصر منه من حول القادر الشاذي لي و ا له ل له كتاب اسمه ب ه ج ة العابدين في ت ر ج م ة جلال الدين وقلنا فعل هذا أ س و ة بمن تقدم مثل حافظ بن حجر ترجمه لنفسه في, في قضاه مصر وترجمه التقي ا ل ف ا س ي ن في س تاريخ م ك ة وترجمه شيخنا الشيخ ن ب العزيز بن الصديق لنفسه في كتاب س م ى تعريف المؤتسي ب أ ح و ا ل نفسي ورازال مختوطنا يزال غ ا ي ة ما نجد في الكتاب مما لنا ب ا ه ت م ا م أ ن جلال الدين ا ل ص ي و ط ي كان من أ س ر ة علم و إ ن ن ش أ يتيما أ س ر ة خ ا ص ة و ا ل ب ي ئ ة ا ل م ع ا ص ر ة و ل ل ن ش أ ة دورها في تخريج النوابغ دورها في صيانه النبوغ في ص ي ا ن ة هؤلاء الناس جلال الدين ا ل ص ي و ص ي رحمه الله اسمه عبد الرحمن ا س م و ا ل د ي كمال الدين أ ب و بكر واسم بكر ك م ل الدين ا جده محمد وينسب إ ل ى ثلاث نسب يقال القاهري ا ل أ س ي و ط ي الخضيري ولد ب ا ل ق ا ه ر ة فنسبه إ ل ى أ س ي و ط نسبه الوالد لانه الذي استقر هناك ومنها رحل أ ي من أ س ي و ط إلى نسبه الجد الجد ا ل ع ل ا انتقل إ ل ى هناك أ م ا الخضيري فهو نسب ا ل أ س ر ة ل أ ن هذا الاسم خ ض ي ر ة م ح ل ة ببغداد حتى قال هو في كتاب التحدث ب ا ل ن ع م ة قال لي جد ا ل أ ع ل ى أ و بلغني عن جد ا ل أ ع ل ى أ ن ن ي من أ ص و ل اعجميه ذ ا القرآن يرفع الله أقواما يرفع آخرين سنة ويضع به ولذا رحمه الله سنة تسعين وأربعين وتمانمائة تسعين وتوفي سنة و توفي س ن ة 11 د ى ع و تسعمائه اذن فقد عاش في القرن التاسع إ ل ى ب د ا ي ة العقد الثاني من القرن العاشر الهجري كني ب أ ب ي الفضل كانه شيخ ه الكناني أ والده شيخ و الكناني كانه بهذا اللقب أ ب ي الفضل هذا في هذا تنويه لنبوغه المبكر واما لقبه ا ل ع ل م فجلال الدين ولم يصل والده إ ل ى لقب الجلال لان الكمال عندهم دون الجلال هذه كانت أ ل ق ا ب العلماء لبعض ا ل ش ا س ه في العصور المملوكي والده لم ي س ع ج ب ا ل ح ي ا ة إ ل ى أ ن يرى في ولده هذا الجلال. وإنما توفي ولي جلال الدين خمس سنين ف ن ش أ السيوط يتيما ومع ذلك كان من تفرس والده انه كانه عند وضعه ب ك ن ي ة لازمته ط ي ل ة حياته وهذا من تفرس المتفرسين خصوصا إ ذ ا كانوا آ ب ا ء فنظارات هؤلاء لا تكاد تخطئ في أ ب ن ا ئ ه هي أنه القصة احتاج إلى ت ك ب م ن كتبه في خ ز ا ن ت ه هذا الوالد كمال الدين أبو بكر ف أ ر س ل أ م ه وكانت حاملا به م ق ر ب ة ي على ن ي ع وشك أ ن تضع فلما ذهبت يعني ا س ت ب ط أ تأخرت ع ن ه فقام ليتفقدها ف إ ذ ا بيسمع صوت الصبي وقد خرج لوحده و ض ع ت وانا وضعته ب ي ن الكتب تراكمت الكتب عليه من حاشيتيه بجانبيه فقال له إيه انت ابن الكتب فعاش ع ل هذا لا يغادر الكتاب ق ر ا ء ة و م ط ا ل ع ة و ت د و ي ن ة بل إ ن ه تفرغ في قسم من حياته بعد ا ل أ ر ب ع ي ن من عمره ل ل ت أ ل ي ف وهذا من أ س ب ا ب غزاره ة وفرة إ ن ت ا ج تفرغ من أربعين من وفره ك ت اعتدار ب للناس ي س س ا ل ة ي م ا ل ت ن ف ي س لما ل ا وجد أن ك ت ا ب أنفع و أ ن ه أ ح ي ط به بسبب بعض المتاعب التي جلبها عليه نبوغه هو تحدث بفضل الله عليه فقال أ ن ا بلغت أ ن أ ك و ن مجتهدا فقال ودد على الاجتهاد وليس فقام الشخاوي وقام وقام الحنفي يمجتحق وقام القسطلاني وقام ضيقوا الاجتهاد الشخاوي الكرك سبابا على وليس الحياة ودد وأسبعوه ودعى اكثر من هذا التجديد ا ل م ا ئ ة ا ل ت ا س ع ة ونظم في ذلك أ ب ي ا ت ه ا المناوي في فيض القزير عند حديث تفسير قوله النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على ر أ س كل م ا ئ ة س ن ة من يجدي الى م ت ي م ر دينها فورد هذه القصيده ة ي المجتهدين في المجتهدين منحة أعتقد ذكر م ن ح ة المجدين أ و ب ه ج ة المجدين في, في راز ا ل م ج د ه د ي ن أ و ذكر ي ا ل م ج د ه د ي ن فذكر نفسه منهم وهو ص ي في السابع قصيده ب أ أول أول التدوين رسالة رسالة له فكتب فكتب شرح ا ل ا س ت ع ا ذ ة والبسمله و ق ر د ه شيخه البلقيني قرض هذا ا ل ر س ا ل ة له يعني كتب بنيه الكتاب مقدمه ة ن و ي ب ك و نويه ه ا بالغة مبلغا مستحسنا يعني ل ا ا ئ ق و ف تجيع المبتدئين على لهؤلاء النبوه ليواصلوا الدرب من نوع وزاد فاجيز بتدريس اللغه ة في ذ ا السن ن في س ه إجازة ب ت د ر س السن ل غ ة فيه السابع عشر ولم يبلغ ثلاثين من عمره حتى اجيز بالافتاء إ ف ت ء م ن في حدود ل ي في في ن عصر ع ل م ا كبار والكافياجي الكامل ذكر البلقيني العلماء وغير ترجمةه في من ترجمة من التي جرت عليه أنه حج عام أنه بركاتي جرت التي عليه حج وزار ه عمره و و في العشرين سن من علماء الشام ولما دخل م ك ة وطاف ونزل إ ل ى ز م ز م ليشرب قال انك أ ب ل غ ت ن ا على لسان نبيك أ ن ماء ز م ز م لما شرب له كفقه سراج الدين الملقني ولحفظ كحفظ ابن حجر فشربه ي ا الله مراده فكان كذلك بل إنه استنى بسنة يعني شيخ شوخي ابن الله أيضا الذهبي ما ر حزر رحمه سرب س بسنة فبلغه حفظ كحفظ الذهبي فأوتيه فجعل بل طلبه كذلك إنه ذمى زمزم عند حين شيخ شوخي على ع ماء و م ه تبركا ت وما حملها ا ا ا حديث على ل س ش ف في قول النبي عليه قول وسلم صلى الله ما أ زمزم طعام طعم وشفاء شقم ما أ ن ز ل لك ماء على ا ل أ ش ف ي ه فقط بل أ و س ع ه ا اشمل كل داخل فيما بعموم الابهام يقول في, في تحكيم الأصول المحملة العامة اخطأ هنا الخاص الخاص العام فيكونك لأنه هنا على يتوسع قد شفاء سقم وقد يحمله الشفاء على الشفاء المعنوي ف إ ذ ا شفيت من مرض من مرض النسيان ومرض ا ل د ه و ل ومرض الغفله أشفية قولة قل الشفاء ن ب ي عليه صلى الله عليه وسلم ل ا في شيئين العسل والقران هذا فيه أ ي ض ا ما ي ش ا ع د على أ ن الشفاء عام ب ا ي ة الله ظاهر و ب ا ط ل ه جلال الدين ا ل ص ي و ط ي رحمه الله له من شيوخ ترجم لهم في معجم سماه حاصب ليل وجارف ش ي ل و ص ل ه م إ ل ى ج ه ا ء مائه وخمسين شيخا أ م ا تلميذه الشعراني فقد أ و ص ل ه في طبقاته إ ل ى ج و ر ه س ت م ئ ة شيخ والطريف أ ن له شيخات يعني عالمات من النساء بلغن اثنين واربعين عالما وذكرهم في هذا المعجم الخاص به تتلمذ على الكل هذا ناهمون يريد العلم فقط من وجد عنده شيئا ح ك م ة أ خ ذ ه ف ذ ا ك تجد من ش ي و خ الشوافع و ا ل أ ح ن ا ف والحنابله شيخ والده ح ب ن ي كناني والشيخ البلقيني شافعي والكافي يجي حنفي فهذا لون الوان التعدد الذي سمحت به ب ي ئ ة ا ل ق ا ه ر ة هو إ ذ ن يوسع المدارك ويقطع ما يسمى ب ن ز ع ة التعصب ا ل م ف س د ة لا عيب في التمذهب ولكن لا عيب في التعصب ويعرف بانني ق ر أ ت الفقه على مذهب مالك وتعريف أ ص و ل ه لحفظ المراسم لا بد واذا وصلت إ ل ى حد يمكنك أ ن تنظر في أ ز ل ا ل ا س م ا م فالباب مفتوح ولا حجر على رحمه الله وعطائه لما ان ز ل الدين ا ل س ي و ط ي ت أ ل ي ف ه ق ا ر ب ة ا ل أ ل ف من ؤ ل ف م ر س ا ل ة ص غ ر ه فيها ك ر ا س ة إ ل ى ما فيها ع ش ر مجلدات أ و تشيج واختلف الذين احصوا و ا ل مصنفاته بين أن عن مصنف لا يقل ثلاثمائة الألف وقد ه هو فيه ذ ا الإحصار الاختلاف ثلاثة أولها الإخبار أمور من مرجعه أن إلى إلى أي شيء إلى أمور ثلاثة أولها أن الإخبار قد يقع في كتاب عاش بعد ه اخباره ب أ ن ه صنف ثلاثمائه مصنف ه ذ ا في حسن ا ل م ح ا ض ر ة ولما كتب التحدث ب ا ل ن ع م ة وقد جاء بعد سبع سنوات هذا التأليف كانت العدة تصل إلى 400 أو إلى ت أ خ ر التاليف أ خ ب ر في كل كتاب بحسب ما انتهى إ ل ي ه من ت ص ن ي ف ا ت و ت ا ن ي ا محو بعض كتبه غسل بعض كتبه وجدها غير صالحه ل أ ن تستمر الفت في ل ح ظ ة أ و ر د على أ ح د من ردوا عليه ب ح د ة فمحاها وادراج إدراج المبسوط و إ ف ر ا د المندرج حين تجد مؤلفات ك ث ي ر ة كما في كتاب الحاوي ثم عدد من الرسائل وتجد أ ح ي ا ن ا هناك كتب أو رسائل أ ف ر د ت بعناوين وفوصلتنا فمن أ ح ص ل م ج م و ع ة د ه واحدا قلت العده عنده ومن أ ح ص ل رسائل بعناوينها زادت العده عنده كتبت له ومن أ ن ف س ه ما كتب وفره ت ت ب ع ما ظنها ي وفي المطبوع والمخطوط ا ا ل م ص د وقال ذ ه وحصل عد فوصلت عدة ع س ب م الكتابه هذا المنحول ا غير ل م و ر ر و أي أعاد الذي المعاد أ ل ي ف ه ب إ ض ف ة زند حسمين س و وفره ا ل ك ت ا ب ة جعل السيدنا ل ص ي و ص ي من نوادر ا ل أ ع ل ا م في التصنيف وقلنا يرجع ذلك إ ل ى س ا ع ة اطلاعه ونبوغه المبكر وانتهاء المكتبه ا ل ب ح م و د ي ة ليكون قيما عليها يعني وجود مكاسب م ل و ك ي ة تحت إ ش ر ا ف ه و س ر ع ة ا ل ت أ ل ي ف و ا ل ك ت ا ب ة ه ذ ا شهد به حتى خصومه كان يكتب في اليوم حوالي ثماني ملازم. ملازم تصل الى حدود اربع وعشرين ورقه ذ ه من تأليفه. فقط. فهذه في ا ل ت ي جهتين ن من من ا ك ي س ق ل الكتاب ا ب د يكون ذلك بابا إ ل ى يحول بينه وبينه وبين التصنيف وبين ا ل ك ت ا ب ة هذه العوامل مجتمعه جعلته يكون على هذا النحو من التمييزي مؤلفاته يمكن والتصنيف أن نتتبعها ونحصيها في الفنون كلها. حد الحساب الذي كان. الحساب كان بينه وبينه باب التاليف لا كلها الحساب الحساب الذي في في وشيء هو حد قال ذاكره الكلمة منذ ذا سخري صنف في في الطب وقال ف ي كثير التي ي من العلوم التي التي يقعني لا لا يظن ص ل و ي ي صنف ف هو ا إلا الحجر ق ا ل هو متحدث بالنعمه رزقني الله التبحر في علوم س ب ح ه في ا ل ق ر آ ن وفي الحديث وفي الفقه وفي ا ل ل غ ة وفي ا ل ب ل ا غ ة وفي ا ل أ ص و ل قال ل هذه ع ومن أرزقت التبحور و م تبحور ن اراد بحيث و ن ا ا ق ل ي ل ل ا ا ومن أرى ت أ ك د فيرجاع إ ل ى ما صنفه في هذه العلوم ي ع ر ب ي ا م عينه فله في ا ل ع ر ب ي ة كتاب المزهر ولم يصنف مثله في اللغه و ا ل أ د ب وله كتاب الاشباه والنظائر في ا ل ن ح وفي نازير جداً النحو مغالي همها الهوامع في شرح جمع ي الجوامع تبع في سبع مجلدات وفي ل و ك ت التفسير ب ا م ش ه و ر في ا ل دور المنتور بن الماثور ه م الامام إ م ل إ ا م جلال الدين ص ل س ي و ط ي رحمه الله امتحن ي بخصومه فصبر واحتسب و ا ح ت ز ل وتفرغ للتعليم من ط ر ي ق ة ص ن ف ووصل خصومه معه إ ل ى أ ن بذت لهم ب ش ا ر ة ت م ي ز ي عنه فاعترفوا قبل موته ب إ م ا م ت ه فهذا ا ل إ م ا م القسطلاني رحمه الله وكان بينه وبينه إ ح ا ن وخصومات وردود لما عرف فضل ا ل ص ي و ز ي جاءه الى بيته حافيا, حافيا ثم قرع الباب قال فقال أ ج ا ب أ و ه من قال ا ن ل ق س ط ل ا ن ي وقد جئتك حافيا بعدها عرفت مقامك قال لقد عرفناك فانصرف لقد عرفناك فنصرف قال أعرفت قال أعرفت قال, أعرفت قال لقد عرفناك فنصرف يعني لم يزيد إن إنسان لو لو ابتليه بأقل من وكان أقل من جلال يزيد عرفناك أعرفت أعرفت عرفناك فانصرف فانصرف يعني إنه إنسان أهدافي من من وكان لما كفاه مثل هذا الجواب الذي فيه, فيه لون من الوان الكرم حتى م ع مخالفه ق د عرفناك ف ن ص ر ف حيث اعترفت انصرف ولم يكن معه أ ح د يشهد ي د ي وانما هذا من صريحات ا ل ق س ط ل ط ي ن ف س ه حين قال وصلت إ ل ي ه فسمعت منه كي ت و ك ي ت ج ل ا ل دين ا ل ص ي و ط رحمه الله أسلم الروح لباريها في ا ل ث ل و ث ا ل أ خ ي ر من م ئ ة ا ل ج م ع ة سحر يوم ا ل ج م ع ة س ن ة 11 د ى و ت س ع بعد مرض يسير أ ص ا ب د ر ا ع ودفن بقوسون حوش قلنا بقباره قوسون خارج القرافه ة ب ا ا ل ق ر ة و ب ن ا ل ق ا ه ر ة ولم يغادرها إ ل ى غيرها إ ل ا إ ل ى مدن ق ر ي ب ة في مصر زار د م ي ا ت والفيوم و ا ل إ س ك ن د ر ي ة أ م ا خارجها فليس له رحله على ا ل ص ح ي و إ ن م ا دون من, من رحلات ما يتعلق بهذه المدائن في مصر وما ذكره البعض من ه رحل إ ل ى اليمن و إ ل ى المغرب و إ ل ى الهند فهذا خ ط أ منهم في ق ر ا ء ة نص في التحدث ب ا ل ن ع م ة وما ذكر مؤلفاته قال وصافرت يعني المؤلفات وصلت إ ل ى المغرب والهند فظنوا أ ن ه ص ا ف ر ت ودليل ا وصافرت ذلك أ ن ه لم يشير في كتابه الذي أ ف ر د ه لترجمته إ ل ى هذه ا ل ر ح ل ة ر ح ل ة خارج مصر والذين صنفوا في ترجمته كتلاميذته الشاذلي ض ر ا ل والدودي وغريمه لم يشير إ ل ى رحلته مطلقه ولو كان ذلك ن ب ا عليه إن عندهم رحله العالم لا بد من ن ظ ر فيها لانها فيها فوائد لا. سواء خرج للرحله طالبا او خرج مطلوبا هناك, يعني هناك من يرحل بنا ء على طلب كما حصل ا ب ن الجزري حين رحل إ ل ى الهند وما و ر ا ء ه ليعلم هناك وليقرئ هناك رحم الله ج ل ا ل واسكنه ف س ي ح ا ل ن ا ت ه ورزقنا حبه و أ د ب ه وقوانا و إ ي ا ك م على أ ن نجلس بين يديه سويعات مع هذا الشفر العظيم شفر ا ل إ ت ق ا ن هذا ا ل إ ت ق ا ن الذي هو ك س م ه متقن في م ه د ت ه في تبويبه في منهجه في استفائه ل ل أ و ج ه والخلاف في تحريره عندما احتى يقتضي الامر عند الاقتصاد جوانب جعلت العنوان صادقا على مضمون الكتاب لا بد في اي كتاب في كل ما يصنعون من م ن ن ا ت او اهانات بعض بعد الاشياء ل هو ما يسمى بالمنهج المعهودي ف الكتابة يعني لا تتعرض ولو كان يعني قد لا يقول القائل لشيء ولو يقول تتعرض حتى عيب يعني يشويش أن قد في ل المسألة ل ا هذه م و ر إلى هذه الكتابه ة ف ا ن ه ذ من خصوما أنه كان يده يتعدى خصوصا كثير ك ت ا فأحيانا ت يبدأ ن قد يبدي أنه طلع طوى على وتعرف على في ذلك لا وجدته يعني قد تقول في نفسك لو لكان وتعرف يعني أنسى كذا كذا نفسك ويمدكوره كان إذا هذا أحيانا نجوان وجدته تستغربه في في قد مصادر ا ل إ ت ق ا ن م ت ع د د ة و ت ن و ع ة غين المصادر أ ف ر ه المناجع حسن التبويب كما قلت ج و د ة النظم التفريع غ ا ي ة في الترتيب وهذا سنرى إ ن شاء الله شيئا فشيئا ي حين نقترب من الكتاب من م ص ا د ر ن ج د في كتبه كتب كتب ا ل أ ث ر كتب النظر وكتب ا ل ج ا م ع ة بين المنهجين ونجد الكتب ا ل م ت خ ص ص ة في العلوم كتب التفسير و ا ل ن ع و كتب الرسم حتى, لي حتى صرح ابن الجباره على ع ق ي ل ة الشطبي وصل إ ل ي ه ح ت ى تفسير أ ب و مسلم ا ل أ ص ب ي ا ن ي وهو معتزلي وصل إ ل ي ه و فيه نقول في كتابه ارتضاها لم يكن يستنكف لامام ا ل ش ي و ط رحمه الله أ ن يعثر على ا ل ح ك م ة والعلم أ ن وجده ه و يعلم أ ن ذلك ضاله ل ت م نتعامل ذ ه ا ل م ص ا ا د ر ل م ت التي ت د د ة ا س ق م ن ا الأنواع من العلوم التي انتهت تمانين نوعا قلنا هذه إلى من ننظر أ و ل ا في موضوعها ل موضوع موضوع الكتاب علوم ا ل ق ر آ ن وهذا المراد بعلوم ا ل ق ر آ ن لقب ومن ا ل و ج ه ة ا ل ت د و ي ن ي ة ما نبهت عليه في غير هذا المجلس ب ن ه علم العلوم هنا اصطلاح علم والمراد به العلم الذي يبحث في شؤون ا ل ك ت ا ا ب شؤون ل ق ر آ ن تنزيله ترسيله تاويله ا ق ا م ة الدليل على أ ن ه ك ل م ة الله تدليل ل ل و ا شؤون الاعجاز على نحو يحقق مقاصده ويصونه ص و ر ة وسرا عن م د ا خ ل ة ما يخرجه عن حد الحفظ هذا تعريف ح ف ظ ه لان عندنا هذا المصطلح قد يقول ا ل قائل ب أ ن علوم ا ل ق ر آ ن هنا يراد بها المفرد ج م ع علم و العلم عندنا قد يطلق على المدرك العقلي فهو من مدارك العلوم عند ا ل أ ص و ل ي ن ه و العلم ما يدركه العقل ولا يرى لما نقضه محتملا العلم ا ل إ د ر ا ك على نحو لا يحتمل النقض هذا ليس م ر ا د هنا ولان المراد هذا اللقب ح ل و م ا ل ق ر آ ن والعلم في مصطلح الفنون ما عرف بالحد وموضوع ت م ا ومقصدين ي ومنهاجين ومستمد وله في أهيل فنه سند يعني يشترط في, في إن يكون فنه سند أن اهيل ل ل مصطلح ولا دام العلوم العلوم العقلية أو النقلية ع م دام من م كذا ي أو ت س باسم بد من لا أن ك و ن ه أهل حد عند أهل العلم ي ر فنه به وله وموضوع ومقصد غاية طمرة م غاية ج فيه وله م سند ت يستمد م علوم م د ه تشكل ل ا م د وليست ي ي اصولنا في الكتاب ثم يكون له في أ ه ل الفن الذي ن سبقوه سند لا يمكن أ ن ي ج ي أ ن ا بشيء يقول أ د خ ل و ا هذا في علوم ا ل ق ر تف... آ ن انفتاح علوم ا ل ق ر آ ن على ا ل ا ض ا ف ة هذا لا ي ش ت م ع ت ولكن من م د ا خ ل ه ما سمي في مباحثه إن قلنا علم القرآن أو علوم القرآن هي علم أو علوم القرآن علم علوم علم علوم علم الاشتراح واحد أو أو هي في يبحث في شؤون ا ل ذ ك ر في شحون ا ل ق ر آ ن تنزيلا وترطيلا و ت أ و ي ل ا وتدليلا شواني بالأرباح على نحو يصونه يحقق ق م ا د ي ص و ص و ر ة وسرا شكلا ومضمونا عن تطرق أ و مداخله ما يخرج عن حد الحفظ إنه نزل وإن له نحافظ دا من بنعمة له الذكر والمؤرى الله هذا بحمد تحدث من وضع هذه التعريفه لعلوم ا ل ق ر آ ن فيما صنف فيها من ا ل م ت أ خ ر علوم ا ل ق ر آ ن صنفها مابسوس تصنيفا رتبه على ما سنعلمه ونحن ه و و ننحو في هذا الترتيب على النحو الذي、نحه. لم يذكر البعيار الاعتباري ل يذكر في ا ت ص نحو ي ف ولكن ن استخدصناه بعض إمعان النظر في ذلك فوجدنا أ ن ه ب ا ل إ م ك ا ن أ ن نشجر هذه المعارف وهذه العلوم ان نضع على شاء الله قد ا ن ت د ى مشكورا وهو في ط ر ي ق التنقيح ان شاء الله ليكتمل ويضاف إليه ه ذ اليه ت س ر والعلوم التي تمثل الفروع عن هذه المعاقد ثم الافنان أ ف ن ن جمعوا وهي فروع الفروع نقول المحور مثلا علوم التنزيل محور, التنزيل محور هو معقد الفروع والفروع كما سيجدون إ ن شاء الله مثلا مواطنه ث ل ا م اسبابه مجمل أ ح و ا ل ه ك ي ف ي ة إ ن ز ا ل ه هذه فروح ثم تجيء ا ل أ ف ن ا ن من بعدها في أسباب النزول. تقسيمها كمها نضمها فائداتها افنان ف إ ذ ا وجدتم في الشجره التي توزع عليكم الله في, أو في الختام و وفي س ط ا ل تجدون هذا العنوان معاقد علوم و أ ف ن ا ن ش ج ر ة ا ل علوم القران أ و شجره معاقد علوم وافنان علوم ا ل ق ر آ ن كما جاءت مادتها في الاتقان التصنيف إ ذ ن مختارنا ا ل أ و ل هو ا ل ذ ي سميناه في التعريف محور تصنيفها على محاور محور التنزيل محور ا ل ت ر ز ي ل محور ا ل ت أ و ي ل محور التدليل ح ف ظ و ا م ا ي ا ت ا ل ق ر آ ن كتاب منزل وكتاب مرتل وكتاب مؤول معنى به أ و س ع من تاويل اصطلاحي له معنى له د ل ا ل ة وكتاب مدلل فيه على أ ن ه آ ي ة الله ومعجزته ه و ما يسمى ب ب ا ح ث الاعجاز ص ن ي ف آ خ ر باعتبار أ س م ا ء الاعلام التي هي للقران ع نترجم د كل واحد منها عن تجل من تجليات الكتاب فهو مره ق ر آ ن مره كتاب مره فرقان مره تبيان مره برهان ز ل ن ا أولا إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي لله اياكم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قد جاءكم برهان من ربكم و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك م نورا م ب ي ن ا و ت ع ر ف و ا ب أ ن ا ل ل اللغة أ ع عندنا ا م في هي ا أو ل أ و ص ا ف التي إ ذ ا أ ط ل ق ت انصرفت إ ل ى م س م ى وعينته بلا قيد ولا قرينه مالك م ر ح اسم ل ل العالم ه في ا يعين مسمى مطلقه اعلمه كجعفار وخرنقه الاسم الذي يعين م س م ى عند ا ل إ ط ل ا ق تقول تقول الله فينصرف إ ل ى الباري في جل جلاله واحدا و تقول الرحمن فهو إ ذ ن اسمه ع ل م ولكن ت ج ي الصفات ا ل أ خ ر ى فلا تكون أ ع ل ا م ا لما تكون صفات لاحتمال الاشتراك لكن ق ل ل ي ان ا ل ق ر آ ن لو جئنا مثلا وتجينا ان شاء الله في نوعين من علوم القران مؤخرا وهو علم أ س م اسمائه ئ ه أ هو و أ س م ا ئ ه صوره واسماء مجموعاته لأن القرآن أسماء ولكن اسم ا ل ع ل ا م على جمله ت ا ل ق ر آ ن هذا صار علما بالغلبه ة على ذ ا الكتاب والكتابته صار على م ا بالغلبة ل ع هذا الكتاب ا ل خ ا ت م دون غيره و س و ا كان غيره لا يستحق اسم كتاب يكون في م ج ت و ا ه ويوضع ندا له ه الله فكما ننفي ننفي الشركة عن الله. ننفي الشركة ك ا عن عن ت ب إ ل ى هذه ا ل أ ع ل ا م التي يلاحظ فيها أصل معنى اصل ل و ف ا أ ع ل ا معناها غالب إذا كانت منقولها المنقول منها لا يلاحظ فيها مرتجلة أخصون حتى م هي ى وذلك ق ل الأعلام لا لا تعلال ولا لا و ا ا ا عن ت يبحث ق ق لإخذ العلتي اللهم إلا منها أسماء ثلاثة أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء نبيه ف إ ن ه ا أ و ص ا ف نلاحظ فيها معنى الوصفيه محمد صلى المحمود ل عليه وآله ه بالكمالات التي اخص بها أ ح م د أ ك ث ر الناس حمدا لربهم أحمدية أكثر احمديه ل ن ا س ا ملاحظة تدلل ت ص غ أحمد الناس ل ر ب م مرازي على العاقبة بعدي لنبي واضحة يعقبون ي ا ل م ق ف ا أ ي المقفاه به قف ل ل قفين على ت ر ه إ ذ ن تصنيف العلوم باعتبار أ س م ا ء الاعلام له له وجهه كمان ولانه ما دامت الاعلام أ و ص ا وملاحظون ص ف فالوصف أ و العالم الوصف يجلي مضامين الكتاب أ و على ا ل أ ق ل يعطي مستوى من مستويات نور النص فهو ق ر آ ن نزل ا ل النبي م ق ر ؤ ء ه هذه خاصيته ما تسلم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب كما تسلم موسى ا ل أ ل و ا ح أ خ ذ ه ق ر آ ن ا هذه خ ا ص ي ة في التنزيل شيء كتبنا له في ا ل أ ل و ا ح من كل شيء وفي نسخته و د ى تلقى ا ل ق ر آ ن من ربه مسموعا تمييزات في باب ا ل إ ن ز ا ل فرقان تلقاه منجما على خلاف الكتب ا ل س ا ب ق ة التي كانت تنزل ج م ل ة كما سيجيء بعض بيانها كتاب جمع الله معنا الجامع ل الوصف ل ه هذا ا لما تفرق في غيره من كتب الله الجامع رسول من الله يتلو صحفا مطهره ف ي ا كتب فيها ذ ل الكتاب وصار الألفه للكمان ك كما صار وصار ق و ل ل كتب ا الكامل الجامع ويلاحظ في اسم الكتاب النسق الخاص المعجز ل أ ن كتبه يقال لمجموع منتظم في نسق ق ر أ للجمع ا ل ص و ت ي وكتب للجمع الكتابي لكن مع إ ض ا ف ة على نسق فائق و م ن و خدت ة ا ل ك ي في ب ة لغة ا ل ع ر ب ك ت ي ب ة ج ر ي د ة من الجيش لها نظامها ميمنه ميسره صدر د ي ل زي خ ا ص ة وهذا سنجعله مفتاحا ان شاء الله في د ر ا س ة الكتاب لمسائل التناسب والنظم و أ س ر ا ر الوصل هذا علوم لو فتحت بحرها لغرقنا جميعا ح ت ل متخصصون منا لا اله الا الله و تمس ك إ ي م ا ن ت ربك صدقا وعلا التصنيف الثالث كنا تصنيفا باعتبار المحاور تصنيفا باعتبار إ س م ا ء ا ل أ ع ل ى لا تعجلوا لك لا تزربوا ش و ي ة نزرباني شوية تقولوا نحن فيكم ع ج ل ة نسرع إ ل ى حيث ا ل م ح ط ة لا تعجل ب ا ل ق ر آ ن من قبل أ ن يقضي الوحي ت ع ج ل يفوت التوصل لا تعجل تصل ومن عجل ا فشل تصنيفون على حسب المحاور على وفق أ س م ا ء ا ل أ ع ل ا م الملاحظ فيها صفات الكتاب على حسب الموضوعات ا ل ق ر آ ن فيه موضوعات من أ ج ل ه ا موضوع أ ح ك ا م ه موضوع التعريف بالله توحيد موضوع ا ل أ ن ب ا ء أ ن ب ا ء الغيب قصص ا ل أ ن ب ي ا ء موضوعات وهي الموضوعات غير المقاصد وهي غير فقد يكون تفسير ا ل ع ل م على حسب الموضوعات ه و شيء لم ينحه الامام الشيوطي رحمه الله ن وانما قال منحها ذ ا ل ى اساس أولا من المحاور المتصله ذ ي ل ب ا ل ا س ي ر م مع ا ل ومطلع البدرين ب ح ر ي ن متاع المسودة وقيل فترى عزمه ع ن و في القطع كان حياته في آخر ولكن هو يقول ع ن و ب أ ن ه لا يحوجك لغيره مطلقا فلا أ د ر ي لا يكون هذا السبب في عزم ت م ا م ه ووضع له م ق مقدمة د م ة هي فهو ا ل م ج م ع البحرين و ه ذ ه منهم القطع الصغيرة منهم في بعض الخزائن مكاتب العرب بعض في في وموجودة العلام في المتحف العراقي والشيء الثاني هو أ س ف ه على أ ن ه لم يؤلف في علوم ا ل ق ر آ ن كتاب مثل ما الف في علوم الحديث كأنه الكتاب كسبه يمكن كتب فأراد أن أن أن أول نعم من القرآن من هزته هذه يخصصه قبله هذا الغيرة واطلع ما لا يقال على على علوم الشيء لا, لا يدعى. فهناك الكتب التي بأنها شقت الطريق قلت شقة يدعى وهي م د ت و ه كتب ك ث ي ر ة إ ل ا أ ن ه نفرق بين شيئين كان اصطلاح علوم ا ل ق ر آ ن يطلق ويراد به علوم التفسير فقط مثل كتاب الاستغناء ل ل أ د ف ا و ي استغناء في علوم القران آ ن ك ت ب كبير الكتاب كله في علوم التفسير وهذا علوم ومثل الضائع ا ل م ت خ ز للأشعاري في ع ل ولكن م ا ق ر آ ن و ل صارت علوم ا ل ق ر آ ن أ و س ع ه من علوم التفسير وضيفت فيها اشياء جعلت الباحثين يقولون ان علوم القران آ ن و ل تعكس هذا ي م اعم خصوص و و من مطلق كل ما كل ك ا من علوم التفسير فهو فليسwu وما علوم علم القرآن وما كان من قرآن كان ب ا ل ض ر و ر ة أ ن يكون من علوم التفسير وذلك نحو مثلا مباحث الفواصل أ ح ي ا ن ا والعدد مباحث يعني قد يستغني عن المفسر ولا إ ر ض ر ر و يراها ة و ذ ك ل العلم ب ا ح ث و ن نشأة في ذ أول من شقاة ا ل ط ر ي ق فأبعاد الكتب التي استعملت التي ه ذ ا المشطلحة بمعنىه الفني هو كتاب الفهم للحارث المحاسبي م ع ر و فهم ف ا ل ق ر آ ن الكتاب موجود و ط ب ع ولعله أ ق د م من كتب فهم ي القران بالاصطلاح الخاص فقد النصف ا ل أ وكتاب ل القرن الثالث الهجري من و آ خ ر قيل فيه أ ن ه شق هذا الطريق هو كتاب التنبيه على فضل علوم ا ل ق ر آ ن لابن حبيب بن الصبوري ا وهذا م و ج و د قصعه منه تدل على أ ن ه كان فيه م ي وقيل في كتاب الحاول بن المرزوبان ب أ ن ه أ ي ض ا من أ و ا ئ ل ما كشب في علوم القران آ ن ب ه ذ ا ل م ع ى الاستلاحي التجوية أو إ ذ ا نرجع إ ل ى ا ل ش ج ر ة ا ل ج ا م ع ة لهذه الفروع و ا ل أ ف ن ا ن على م ر ت ض ي ن ا ه ان شاء الله وهو الذي يتماشى في المجمل مع تنظيم ا ل إ م ا م ل أ ن و ا ع ح ل و م ا ل ق ر آ ن في إ ت ق ا ن ه نبدأ بمعقد التنزيل هنانا بمعقد تجيروا ع ل و م ا ل ق ر آ ن على حسب على حسب المحاور الراجعه الى الاعلام أ ل م أ ا ل ق ر آ ن التي ملاحظون فيها وصفه ماشي م ط لا ق وصف ه و د ا ر ح م ه الذكر إ ل ى آ خ ر ه هو التنزيل محور التنزيل يتفرع إلى أربعة أربعة عنه أ ر ب ع ة ه فرع الأول ك ي ف ي ة إ ن ز ا ل ه وتنزيله ا ل ث ا ن ي ه فرع مواقعه وموارده م والثالث ر د ا ت التنزيل ن ز ي ل مواقع التنزيل فرع وقائع التنزيل هي أسبابه اسباب النزل و ا ل أ خ ي ر ة مجمل ا ل أ ح و ا ل ا ل م ت ب ق ي ة مجمل أ ح وكل ا الوحي الناس ل و فرع من هذه الفروع له أ ف ن ا ن ه سنحاول ضم نشرها بقدر المستطاع ففي فرعي التنزيل نحن نجزي ن بان القران تنزيل من حكيم حميد هو منه الهبصي وهذه هو منه وقف الذي الكتاب الإمام فائدة الذي الكتاب مبتجئا أنزل عليك الكتاب منه على الهبصي هو هو أنزل عليك الكتاب منه أي منه كتاب احكمت آ ي ا ت ه ثم فصلت ي من لدن حكيم م ثم ت ف ص ل ت ن ل د ن ح ك ي م علي في صدر س و ر ة اسمها فصلت ي ولا يوجد ل ا اسم اخر لتكون عنوان على صدور هذا التفصيل من ا ل إ ل ه جدا في أولا وفي معنى ا ل إ ح ك ا م معنى ا ل ج م ل ة وهذا من طرائف التفسير أحكمت م ج ل و ثم فصلت وهذا منهج أحكمت في التنزيل فنزلت ج م ل ة ثم فصلت نجوما على صدر سيدنا رسول الله صدر سيدنا فيكون في ا ل آ ي ة بيان لنوعين ا ل إ ن ز ا ل ج م ل ة ونجوما إ ذ ا الفرع ا ل أ و ل الذي هو فرع ك ي ف ي ة ا ل إ ن ز ا ل والتنزيل ب ح ث و في أ ف ن ا ن ه فنحصرها في في ثلاثه تعدد ا ل ك ي ف ي كيفية الانسان م ت ع د د ة تعددها ثانيا هذه تعددها باعتبار المنزل الذي هو ا ل ق ر آ ن ونقول في فن الفن منزل نزل ج م ل ة من و إ ل ى ونزل نجوما من و إ ل ى التعدد باعتبار المنزل والتعدد هذا فعلا آخر باعتبار النازل به الذي هو روح القدس الذي هو الواسطه ق د س الذي ه ل و سنعلم يقينا أ ن ا ل ق ر آ ن متلقا تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل فما في ا ل ق ر آ ن شيء متلقا بدون هذه الواسطه تمام وتتعلمون التوثيق كيف, كيف اسناد القراء كلهم فيه عن جبريل ع ورب ا ل ع ز ة هذا الذي ق ر ن ا به و س أ ل و ا أ س ا ن ي ذ القراء باعتبار النازل به الفصل و الوحي نزل به فصلا ودقيل وسنقف عنده ونزل د ق ي و س ق ف عنده ن و به وحيا وفنانه ث ل ا ث ة تعدد النازل في جانب الوحي نزل متمتلا به متمثلا في صوره آ د م ي ل أ ا خ ذ ه النبي عنه كلاما م س م و ع ا وهو اخف ما يكون عليه نزل به في صورته نزل به مسمعا إ ي ا ه من وراء ح ج ا ب وهو على ص و ر ت ة بدون ر ؤ ي ة ا ل ص و ر ة مطالب هذا الباب حتى الجواب عن كيف نزل الوحي هذا الفرح هذا الصرور الفرح الذي الانزال الوحي فيه كيفية يجيبنا عن سؤال كيف نزل الوحي على سؤال سيدنا لقربانه فمعلموا أنه ا ل منزل إ ل ي ه سيدنا رسول الله و ا ل و ا س ط ة في ذلك جبريل قال تعالى نزل به الروح ا ل أ م ي ن على قلبك يبقى نادع من نزل به إ ل ي ه وضح من أ ي ن نزل به جبريل ما نزلنا على عبدنا الله المنزل تنزيل من حكيم حميد وحكمت ايه تم فصلت من لدن حكيم خفي تنزيل من الله سمعه ان تلقاه جبريل ثم أ ن ز ل ه على رسوله صلى الله عليه وسلم في السند هنا عندنا م ع ف و ف معروف يختلف معنا مؤمن في هذه البحث م س أ ل ة ي ق ى ن ب ونفه الحقل ت ع ق ي ف اننا نزيد في الروايات فعدد في الصيود في تلاحظون أ ن ه أ خ ر ا ل إ ن ز ا ل و ن قدمته ل ن اول ما نعلمه من ا ل ق انه م ن ز ل قبل أ ن ه نزل في كذا م ك ة أ و في ا ل م د ي ن ة أ و ل شيء هو كيف تلقي اولا ذكر هناك مشائل ثلاثه كيف نزل من الله إلى صلى الله سيد وسلم محمد وثانيا كيف تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من وثالثا كيف نفهم تنزله على الاحرف السبعه ا كيفية من كيفية ذكر م ص ي و ي ي آ ت ي ن من كتاب الله في صدري مبحث كيفية التنزيل الأولى، الأولى. كيف ي ة ا ل تلقى ن ز ي الأولى الأولى ل درجة كيف ت جبريل ا ل ق ر آ ن عن الله بما أ ن ه الواسطه للرسول ي آيتين الأولى شهر رمضان الذي ن رمضان نزل فيه القرآن تكرى شهر الأولى والتانية فيه أنزلناه في مبحث تنزله ليلة جملة إننا بنيدي ليظهر وقدم ف ي ليلة ل ا ر ن القرآن ه هذا تحجيد صريح متى ا يسألك م نزل القرآن فهو قدم فهو متى بين يدي كيف قدم يديه متى بين يديه كيف وهذا م د خ ل ا لطيف ل تصدر له بالمعروف المتفق عليه أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن في رمضان هذا صريح وفي ل ي ل ة القدر م ن صريح ويؤكد ذلك حديث واتلا بن ا ل أ س ق ا عند الامام احمد وخيرو حديث صحيح في نزل ا ل ق ر آ ن ل أ ر ب ع وعشرين خلت من رمضان فسيكون لي خلت أي ليلة الخامس فهي صادفت الخامس لي أي ليلة والعشر أنها خلت ليلة القدر اتفقنا ونزل في رمضان في في خلت. إذن فهو ا ا في رمضان الخامس ت ف في في في ف ق ن ونزل إذن ليلة خلت ن ز ليله ف ا خ الخامسة ا والعشرين والعشرين م س ة في ي ليلة وتر وصادفت س ا ع ة إ ن ز ا ل ليله القدر ا ن في ليلة القطر و ج م ع ن ا بين ا ل أ ث ا ر وبين ا ل ق ر آ ن لكن ا ل ق ر آ ن لم يفسح هل نزل ج م ل ة ام نزل منجما من؟ في ر م ض ان وليط القطر. قال أنزلنا. الفعل أنزلنا و عندنا ا ل في ع ل محتمل لأن ط ل على ق اللغه ش ر و وأن ع ط ق على التمام وأن يطلق على ا ل مقاربه ة المقاربة إلا ن الشيء من دفوع ا ف في ع عندنا على ل اللغة يطلق على مقاربة والذين يتوفون منكم ويضرون أ ز و ا ج ا وصيه ة الأزواج كيف يتوفون كيف ن م ع ي ق ا ل و ف ا ة محتضر أ و ا ل م ح ت ض ر يطلق الفعل توفى على الذي قارب ا ل و ف ا فهذا من باب يطلق الفعل على المشارف مثلا متى、تستعد. تتكمل تتكمل مداب القرآن إذا قرأت. تكمل القرآن القرآن القرآن لبعض الظاهر خلص التعود في آخر القرآن خلينا إن الفعل يطلق على الإكمال فإذا إذا في نفس كثير يأتي يكون في قرأت قرأت آخر أن تعد تستعد حتى تستعد وهو إ ذ ا ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن إ ذ ا أ ر د ت أ ن تقرا و ا ل إ ر ا د ة تسبق الفعل شعرفت الفعل ل أ ن ا ل إ ر ا د ه ي ح و بناك وبنا من الفعل شيء و ذ ل ك الشاطئ بيفصح في ع ن فينا قال إ ذ ا ما أ ر د ت ا ل ظ ه ر تقراه فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مجللا على ما أ د ى في النحل يسرا وان تزد ربك تنزيه فاستم جهاله ذ ا ما أ ر د ت ف أ ف ص ح عن هذا حتى يخرج من خ ر الذين قالوا بخلاف ذلك و يطلق على الشروع يعني على بدء في أ و ا ئ ل الفعل يقال فعل كذا إ ذ ا شرع في الاوائل وعليه ف ل ف ظ ة أ ن ز ل ن ا و أ ن ز ل فيه يدل على بدء الشروع فيه وعلى نزله ج م ل ة لكن يدل على ا ل ك م ا ن ف إ ذ ا طماننتم أ ب يعني ب ا ل إ ق ا م ه بدل السفر انتهيتم ن السفر وقمتم فانه قالت سمع أن اتم السفر وانتهى فأطلق الفعل على التمام منه فاطلقوا على الجمله ة أ ن ن ز ل ا ي ع ن ي جملة أ ن ز ل ن ا ه ب د أ ن ا ا ل إ ن ز ا ل به سروعا وكلاهما محتمل وكليهما ورد عن السلف السابقين السابق. الا أ ن المصدر به و ا ل أ ص ح أ ن ه نزل ج م ل جملة م ن ا ل ل و ح ا ل م عندما ح ف و و ظ إلى العزة بيت ق ع ا ل ن جمله و وفيه أترصد ا ل من ع ب الى س ومن و ت عندكم نزل جملة القرآن إ سماء الدنيا بمواقع النجوم ثم نجم بعدها في على عشرين س ن ة أ و ثلاث وعشرين أ و خمس وعشرين على حسب ما ذكر في زمان النبوءه في زمان تلقي النبي للوحي حد إ ذ ن القول ا ل أ و ل ه و الذي ر ج ع ه الحافظ بن حجر وصدقه سن ا ل ي و ط وجرى عليه كثير من ا ل أ ئ م ة هو أ ن ه نزل ج م ل ة من اللوح المحفوظ كاملا إ ل ى بيت العزه ومنه نجم ع الرسول صلى الله عليه وسلم على منسداد عالم ا ل ش د ا ثم ينزل القول الثاني ثم نرجع إلى ل هذا ا ق وهو ل الثاني و نزل مجموعات معناها مجزئاً نزل في كل رمضان ينزل في ل ي ل ة من ليال ي قدره ما ينزل على النبي في السنه ة ك ل المقدار النبي السنة نزل على النبي في السنة ينزل ج م ل ة في ل ي ل ة قدر ل ا ي ل رمضان لينجم على النبي صلى الله عليه وسلم على تلك ا ل س ن ة انا ل نازل منه ج م ل ة ج م ل ة ما ق ض الله ب إ ن ز ا ل ه إ ل ي ه في السنه لا يقول ب ا ل ج م ل ة كلها و إ ن م ا يقول ب م ج م و ع ا ت من ا ل ج م ل ة إذن فوقع مجزاء ابتداء إ ل ى بيت العزه ومنها منجما على حسب الوقايه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث ب ت د ا انزاله في ل ي ل ة القدر من رمضان وهذا ع ن د ن ا يقول بالجمله ة ي ابتدا انزاله من هناك مرورا ببيت ا ل ع ز ة منجما ثم نزله أيضا على نفس على الصورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودقل الشعبي به أيضا بعض إلى ونشب مقاتل ا بن حيان ح ك ا ل إ ج م ا ع على نزوله جمله ة ن ز ل ج من ل ة م اللوح إ ل ى بيت العزه سؤالنا ماذا عنده ك ل م ة لوح اللوح ح م في و ظ ف عقيدتنا ا ل ق ر آ ن سماه ذ ا بهذا الاسم ونسب ا ل ق ر آ ن إ ل ي ه إ ن ه ل ق ر آ ن كريم في محفوظ لوح بل هو ق ر آ ن مجيد في, محفوظ عن في, محفوظ الستة الستة في محفوظ لوح محفوظ ومحفوظ على ا ل ق ر ا ء ت السبعيه في لوح محفوظ ل اللوح قراءه السته ن ا ل س ب ع ة في لوح محفوظ نافع وحده وسمي فيها أ خ ر ى في أم ام ل ك ت ا ب وإنه في أ الكتاب, الكتاب لدينا لعلي حاكم وسمي بالذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر اثر كله عن السلف أ ي اللوح المحفوظ وهو الحديث الصحيح في البخاري وكتب في الذكر كل شيء كان الله ولا شيء معه ثم خلق السماوات و ا ل أ ر ض وكتب في, في الذكر و كل ت ب في ا ذ ك كل ر شيء اي من الاشياء المقدره إ ل ى قيام الساعه الذي ظهر لي ا ل ل ه اعلم ولي في نظره من سلف أ ف س د ان اللوح ما لاح من علم الله من رسوم المقادير التي أ ذ ن الله بوقوعها إ ل ى ن ا ع ز ة و ت ج و ج تسميته باللوح لم يبق من قسم العلم ا ل م س ت أ ث ر به ب ا ل ن س ب ة لعالم ا ل م ل ا ئ ك ة لاحظوا أ ن الغيب مستويات والله عالم الغيب و ا ل ش ه د ه وعلام الغيوب وليس هناك غيب واحد ف ك ل م ل ا ئ ك ه الذين لهم غيب ي غ ل م و ن الغيب كله ا عندهم علوم من الغيب اطلعهم الله عليها و أ ط ل ع بعض خلقك انبيائي على بعض العلم من غيبه وحديث ا ل ش ف ا ع ة وهذا ف الصحيح حين يسجد ن ب صاسم تحت ساق العرش يقول فيلهمني الله من المحامد ما لم ي خ ط ر لي بمال من قبل يعني ان لم يكن عارف بين المحامد صفات لله عرفها من بعد أ ن و ا ع ا من جلال الله وكماله لقنها وعلمها لم يكن عليها من قبل وهذا دليل على أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء يزيد ايمانهم ولا ينقص ه ا دخل في الحقائد و أ ن ه م ي ر ت ق و ن في المعارف باستمرار حتى و نحن نرتقى شاء الله ندخل في جنة في لكن في المعارف كيف مكتوبا جبريل القرآن من اللوح؟ هل نستطيع أن نجيب الأبجازية الغيب الذي لا نستطيع بأحرف أخذ أن القرآن اللوح هل هل اللوح لا من من نصلك التي ت ق ر أ عينا بالنظر أ و مكتوب بصوت كتابه صوتيه تسمع ولا ترى كاشرطتنا التي كنا ننكرها من قبل أ ن تظهر ل ا يمكن فلما أ ظ ه ر الله بعد آ ي ا ت ه أنا واضح لا يمكن أ ن تسمع كلام الغائب عنك حاضر بين يديك ا ل ق ر آ ن ب ت سميه يشعرنا ب أ ن هذا الشيء اذن الله بلوحه أي ب ظ ه واذن ر ه و ل خ ا ص ة ملائكته في أ ن يمسوا اللوح قال أ ن ا لا يمسه إ ل ا ل م طهارون فلا اقسم بمواقع النجوم و إ ن ه لقسم لو تعلمون عظيم انه ل ق ر آ ن كريم في كتاب مكنون أ ي مصون من ان يمسه غير م أ ذ و ن له فيه كالاطهار من ا ل م ل ا ئ ك ة اذن الله لملاك الوحي روح القدس أ م ي ن ه جبريل ب أ ن ي أ خ ذ الوحي منه الرجع عندي أ ن ه لم ي أ خ ذ ه فصلا كما نقل ل م ص ي و ط رحمه الله النبي مسلم في الاصل الحالي قال فصل من هناك أ ي نسخته ثم وزعت في بيت ا ل ع ز ة و أ م ل ي ت على ا ل س ف ر ة الكرام ا ل ب ر ر ة لقوله تعالى في صحف إ ن ه ا تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعات م ط ه ر ة ب أ ي د ي سفره كرام ب ر ر ة والمقدم في تفسير أ ن ه م ا ل م ل ا ئ ك ة السفره جمع سافر وهو كاتب الوحي ومنه الشفر مكتوب من العلم مكتوب من الصحف فصل هل تلقاه بمجرد الفصل الراجع عندنا في حسب ظاهر ا ل ق ر آ ن انه تلقاه وحيا و أ م ر بفصل هذا الوحي ل إ ن ز ا ل ه في بيت الحزة. العزه ة اشتقاق قبل من ل ل إنه الإسلام النجوم لي على مشارف السماء الدنيا لأنها حد عالمنا ففي شعار بأن ووضعه لكتاب لعلى السماء بمواقع مشارف شعار عزيز ففي أمة الإسلام قد حد أ ب ر ز لها حظها من ر ح م ة الله وخصت به وهذا من معاني أ و فوائد أ و أ س ر ا ر تنزيله جمله في عالم ل الملائكه ن ز ن ك لإشهاد ل ل ا ا م ة على ا ل و ن م ن التخصص تفخيم لأمر تفخيم ففي م ن ز ل و ا ل م ن ز ل عليه ع م ا فهو كقول الله كقول الكتب على ل هذا ا آخر آخر أ ن ب ي ا الأمة وتذكروا ء وآخر اعتراض ا ل م ل ا ئ ك ة وقول الله في جوابه مني يعلم ما لا ت ع ل م فهو لا يزال يشهدهم على ما خص به بني آ د م من التكريم ش ه ومما يؤيد هذا ويعضده أ ن جبريل أ خ ذ ه عن الله وحيا وفصله من اللوح ب إ ذ ن ه في ذات الوقت و أ م ل ا ه هل ص ف ر ت ا ل ك ر ا م المرره ثم بعد ذلك س ي ت و ل ى إ ن ز ا ل ه نجوما على س ن ا رسول الله فكان جبريل هذا بعظمه و الذي ل ل ه ا وصفه ب ا ل ق و ة في مواصين علمه شديد القوى ذو مره ا سنة جبري علمه شديد القوى وليس ا ل ق و ة ا ل و ا ح د ة قوة جمع ق و ة شديد ا ل ق و ا ذو م ر ة فلذلك استوعب جبريل الوحي جمله, جملة واملاه على ا ل س ف ا ر ة ج م ل ة و أ و د ع نسخته ا ل م أ خ و ذ ة من اللوح في بيت العزه استيثاقا ودائما نحن قد نظن ان ا ل ق ر آ ن مع الكتاب يمشيان جنبا الى جنب ثم من ب د ا ي ة اللوح اللي ه والمكتوب والمصول إ ل ى غايه الزنا عليه كان يوحى اليه و ي أ خ ذ ا ل ك ت ب فيقول اكتبوا هذه ا المقامين م ازاء يشترك ت مقام ا ل ن ي م و هذه منذ م البدايه ا ك ت ا ة ر ت ل وضع الشيء متناسقا متسابعا على نظم فائق وليس من ضروره يكون قولا نزل ا ل ق ر آ ن ج م ل ة وهذه الصفه هي لسائر كتب الله على ما رزحه أمام ي ودليله ي أهلي الحمار والأفل وتقفون إتقان عنده و إ ن كان البعض يرى خلاف ذلك يقول الكتب كلها نزلت من الجامعه ويقول هذه ل س ب خ ا ص ي ة القران ولذلك امنحون هذا جملة、واحدة. القرآن يقول واحدة ففي ي الجواب الله أقول له كذلك لنتبث به قد هذا إ ق ر ا ر بين الكتب ا ل أ خ ر ى ض م نزلت ن ج م ل ة وهذه يدل عليه سؤال اليهود لماذا ي صلى الله عليه و س ل م نزل على م س ت و ر ة جمله ة وكانوا يريدون و تشكيك ن في ت ب يقول لست لس الأنبياء يا زماعة كام فهذا دليل ا ل ق ر آ ن واضح وكتبنا له في ا ل أ ل و ا ح وفي نشختها ه د و ر ح م ة الذين ي ر ب ه م ا يدل على أ ن ه أ خ ذ التراه ك ا ب ت نزلت ج م ل ة و ا ح د ة و أ ص ر ح و من هذا وما ف ي قوله تبارك وتعالى و ي ت ن تقن ا ل ج ب ل فوقه ك أ ن ه ظله قال مسكت الغضب عن موسى أ خ ذ ا ل أ ل و ا ح وفيها من وظائف ا ل ع ب ا د ة سيما فيها فامرهم بها فنفروا ا وابوا لثقل عليه حتى نتق الله الجبل فوقهم ل ي أ خ ذ و ا خذوا ما آ ت ي ن ا ك م ب ق و ة ف أ خ ذ و ا على هذه الصوره أ م ا لو كانت ق ض ي ة نزول ا ل ق ر آ ن ا ليست ج م ل ل ة ليست م س ل م ة أ و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ع ل ي ا ل ق ر آ ن منجما كما نزل على الانبياء يمون الجمن لكانت الاحاله على المماتله كافيه الأسواق ل رد ع ي م كلهم القرآن هذا الأنبياء رسلنا شأن المرسلين يأكلون وما طعام في الباب أ س و ا وما ق قالوا ن ه هذا قالوا ا وتعالى وما رسلنا ل قبلك إلا ك يحايدهم رجالا وحين قالوا هذا النبي يتزوج ويولد لها فما ش ع ن ه ا ل ن ب و ء ة نزلنا قوله تبارك وتعالى وما صنا قبلك من المرسلين رسلا من قبلك و ز ع ل ن ا لهم أ ز و ا ج ا وذريا إذن كان يكفي أن يردهم إلى وأنه يكفي المماتلة اللغة القرآن إسكاة الخصوم يطاردون متعادة البقاء يردهم ليس بيد في في فهذا فيه تأكيد على أن القرآن إلى على الأخرى الكتب وهذه عنه يعني فنزل منجما عن النبي صلى وسلم ولكن أ ب ق ى له الله ص ر ف صرف المماتله حين نزل أولا ج م ل ة إ ل ى سماء الدنيا ونزل منجما إ ل ى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. قلنا أخذ القرآن من نبي من الله وحياً. يقول القرآن يقول جبريل الله لي دليل كله يقول تعالى إذ يحي إلى الملائكة من وحيا أخذ ربك يحي إذ والوحي ضرب من تكلمي ضرب وقد م ي يكون معه الحجاب و يكون معه ر ؤ ي ة النور الحاجب كما حصل إذن حتى الملائكه هم بالنسبة ل يعلمون منه ما علمه لهم ويصلون منه إ ل ى ما اوصلهم اليه من غيبه وذلك الله تبارك وتعالى يقول الكروبيين وهم الله الملائكة في أقرب الذين يحملون ا ل ع ر ز ة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به و ا ل إ ي م ا ن لا يكون إ ل ا عن غيب في الإيمان في الملائكة أيضا يؤمنون بغيب لا يرونه ك الملائكة و يؤمنون ن من مشاهدة أيضا لا في بغيب ي ولكن عليهم له عليهم ألف دليل ه ذ الف من ط الله بنا أن الغيوب التي طلبنا بالإيمان بها أقام الله ا ل أن أ ج ل على متضافرة و و ج د ه ا رفقا بنا واحتل ادخل ل ح ا ل خ ر ا ف ة من الباب الواسع وقول الله تبارك وتعالى في ص و ر ة النجم يحدد ط ب ي ع ة التكلم لقوة قلنا قال تعالى فتدل الحديث عن جبريل على أحد القولين وحيدة أحد دنا ما ثم عن فكان قاب قوسين او ادنى أي من نبي من صلى ا ل ل عليه ه و س ل م رأوه ح ى جبريل إ ل ى عبده له صلى الله عليه ل سيدنا س و ما من ص ف ت ه في اوحى ل ق ر آ ن ما أ أ ي ما أ و ح ا ه الله إ ل ى جبريل فمن ا ل جهتين هناك وحي جبريل تلقى ا ل ق ر آ ن من الله وحيا و أ ن ز ل ه على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا وقولنا وحيا لا ينافي, لا ينافي الصور ا ل أ خ ر ى ان كلها كانت من قبل الوحي والوحي ضرب من ضروب التكلم وقد كتبنا لكم إ ذ ا كنتم من ا ل ش ج ر ة كلمه افهمه مراده بصوت أ و بغيره ياساده في لغات فالصوت في لا يشترط و ي ن ا ف ه وذا منضبط تقول ك ل م ا في اللغه ة معنى أ ف م أ ع ل م ه ب م ر ا ج ه و ا ل إ ي ح ا ء هو ا ل إ ع ل ا م ب س ر ع ة وخفاء سرعة و خ ف ان ء إ الوحى من ا ل س ر ع ة والوحي الرمز فاوحى أوحينا أوحى اليهم أ ن سبحوا ب ك ر ة إ ج م ا ع ش ا ر إليهم ف اشار ل إ ة ا ل م ف ه م ة والعقد المفهم و ا ل ص و ر ة ا ل م ف ه م ة كل ذلك صور من صور التكليف في ل غ ة ولا يشترط اللفظ فيه الا إ ذ ا كان اصطلاحا هذا مذهب النحاه كلامنا الفظ تستقل مفيد ف ي أول شخص ا اللفظ تكون ألفاظ المتعاد القرآن الراجح على عليه في أي لغة نزل القرآن إذن جملة على حروف في تكون إذن أي مسموعة في ل ي ل ة القدر من رمضان تلقاه جبريل وحي من ربه بعد أ ن أ ذ ن له أ ن ي أ خ ذ ه من اللوح و ي ت ب ت ه في بيت ا ل ع ز ة ويمليه على ا ل ص ف ر ه وفي ذات ا ل ل ي ل ة يتنزل بجزء منه على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق هذا الله عليه ميلاجه نجمعه الله عليه سهر ميلاجه وعليه ذلك النبي صنع صنع في رمضان بالقرآن أما المنام فكان بالستة رواية المنام في سهر ثم الكلام في رمضان القرآن سبحنا نزلناه هذا في في في في بوحي أي نبي بوحي بوحي في بيبقى صريح صلى وسلم قبل ذلك صلى وسلم نبئ من نبئ حتى سوء ثم القدر أ ن ز ل ن ا ه ج م ل ة و أ ن ز ل ن ا نجمه ا ا ل أ و ل على النبي صلى الله عليه وسلم وسبقنا ليس هذا بكثير على من قال الله فيه شديد ا ل ق و ة د و م ر ة و ب ا ل م ن ا س ب ة ا ل م ر ة حسن الصوره والهيئه قال هذا فيه ه ي ب ة وهيئه تفوت الهيبه ة ت ج ي الهيئة ت ت ع ط ي ا ل ه ي ب ة ش و ي ة لكن هذا جمع الهيبه والهيئه معا ا ل م ر ة ا ل ق و ة ولكن هذا سبح من التكرار ودائما إ ذ ا أ ه م ل الهدوء م ع والتكرار ف رفض في ل غ ة ا ل ف ص ي ح شديد ا ل ق و ة ذو ق و ة ا ل م ر ة هي حسن الايات واحتقن اني ه صلى الله ا أحد جسدي سوي س في م ع ا ا ف ف ي ب د ن ه و ا ل م ن ا ن ي ك و ن ه ذا مره ن ص د ق ه إ ل ا أ ن ي ت ب ت خلاف ذلك طاهر انه لا من اهل الغيره لا تعطوا ك ل ذي مره سويين ذو مره عنده, عنده هيئته عنده لباسه وعنده الته س ل ي م ة ف ا ل د م غ ي ن يشغل لا يعطاه من الصدقه حتى ينقطع عن شغل أ د و ا ت ه السويه علمه شديد ا ل ق و ة فربما كان فيها شويه قال ر ل صلى الله قال ذو مره في تحبيب ومنه اخذ أ ه ل اللطائف ما يجب على المعلمين يكون عليه حسن ا ل ه ي ئ ة قوي في تخصصه قوي تخصصه على وجهه من سديد القوة بالإفق وتقرم وهيئته وجهه وكتحته ذو التواضع استوابوا تواضع كمالي سديد يركز إليه تخصصه ترتك حتى انتباهه المنهج على الأعلى فتدل دنى من ثم مرة ثم ثم ب د أ بالوحي إ ل ي ه من قريب ل أ ن ربنا تبارك وتعالى وضع الرصد من بين يدي الملك الموحي ومن بين يدي الموحى إ ل ي ه حتى لا ي ت ص ر ب شيئا م ن ما ه و على خلاف الوحي قال تعالى عالم الغيب اي الوحي فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من ا ل رسول ف إ ن ه يسلك من بين يدي ومن خلفه رصدا قال العلم إلى السباة من حيث كان ا ل إ ن س ا ن ليعلم أ ن قد أ ب ل غ و ا رسالات ربهم ملائكا واحاط بما لديهم و أ ح ص ى كل شيء عددا حتى يصلنا نحن اهل و ح ي محفوظا من السماء وهذا ينبهنا إ ل ى م س أ ل ة اختيار الله وضعاه في بيت ا ل ع ز ة بمواقع النجوم تعلمون أ ن مع ب ع ث ة النبي صلى الله عليه وسلم س د ة السماء ولم يسمح بعد للشياطين ان يقعدوا منها مقاعد ا للسمع حتى لا يسترق ر ل و ح ي فينزلوا به قبل, قبل نزول الملك أ و غلو ببعضه فيشوش على خصوصيه نبوءاته صلى الله نقعد منا عليه د ا وسلم فمن استمع الان يجد له شهاب الرصد جاءت في ا ل ق ر آ ن خمس مرات وهذه وحدها م ك ت و ب ة بالالف ا ل ت ا ب ت ة ل أ ن هذا ا ل آ ن خاص هو ان ب ع ت ي محمدين صلى الله عليه وسلم فإذلك الآن الموجود الإشارة نمكن من بيني هذا نصوش والنطائف تقبل لأنه لا نمكن بها بأنها كانت نقول شيء ان لم ي ق ص ط يعني الله أ ح ا ط ا ل ق ر آ ن بالتمام كل شيء مس ا ل ق ر آ ن صار له من أ ص ل ه مدد بعث الله عند مبعثه ا الشهب حراسا وضاق عنها الفضاء ت ت ر د ا ل ج ن ة عن مقاعد السمع كما ت ت ر د الذئاب الرعاء فمحت آ ي ة ا ل ك ه ن ة آ ي ا ت من الوحي ما لهن ننمحه المحاور ص ي ر م ل ل ه يصف هذا بعث الله عند مبعته ا الشهب ح ر ا ص ا مواقع النجوم قال مساقطها عندما تنقض د بالشهب ب على المشترقه ة م س ت ر ق فلا ق س م بمواقع النجوم و إ ن ه لقسم لو تعلمون عظيم إ ن ه ل ق ر آ ن كريم فربص بين آيتي رجم الشياطين ا ل م س ت ر ق ه وبين ه تكريم الكتاب من كرامته على الله أن لا, أن, لا ان لا يفتح الباب للشياطين لمسه نزل القرآن إذن نسبه عندكم النص كانت النبي جملة لتفخيم الأمة ولشيء الآخر يقول الحكيم للحكيم الترميد جميل يقول لما صلى الله هذا بابها قد أمر هذه وسلم بعتة فتح عليه رحمه فجاءت ب ا ل ق ر آ ن إ ل ى السماء الدنيا وجاءت بمحمدين الى الناس ففتح قلب محمدين بالنبوءه وفتح باب السماء بالوحي نحن نصقل ابن من نزول الحاكم رحمه حظها وفصل الإمام الترميدي الله لها هذا هذا أسرار لها جملة مجيز من الرحمة والنعمة وقيل لهذا من النعمة الملاء ونور الله حتى يكون هناك لهذا الله وآياته هذا وقيل الأعلى حضك حتى حتى يشهد فكان المقصود من إ ن ز ا ل ه جمله ة وهذا في العالم ت ن و ي ه به في العالم العلوي وبيان ك ر ا م ة هؤلاء المنزل عليهم وعلى سيدنا رسول وسلم وعلى رسول عليه الرصيم الله صلى الله آله نزل سيدنا بعد ذلك نجوما نجوما م خ ت ل ف ة و ح ي ا ن ا آ ي ا ت تتراوح ما بين العشر والخمس وتنزيل الى بعض آ ي ا ت ه وتتسع لتصير ص و ر ة أ و صورتين صوره صورتي. الفتح نزلت من صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبيان س و ر ة الفتح نزلت ج م ل ة على ما كنا قد رجعناه في النبي الله عليه ونزلت س ل م س و ر ة ا ل أ ن ع ا م ج م ل ة على م ذ ا ب ل ب ض ع ف ي مسأي و ن ما مشيعا نزل ونزلت المعودتان مقرونتين ا ل ق ص ت ا ل م ع و د ة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم و كان في في في في النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ص ل الغالب يلقن من جبريل خ م س ة خ م س ة ح ت قال أ ب و العاليه وهذا من خيار التابعين و ا ذ ر ك ثلاثين من اصحاب ف إ النبي صلى الله عليه وسلم ل يلقنو ك ن خ م ا خمسا وأنا عندي خ ي في, البدء القرآن في الأجزاء يعني جزئة القرآن لم يبدأ س القرآن الأجزاء القرآن عندنا جزئة الأحزاب والأربعة لم جزئة جزئة وأجزئة كان ا ل ج ز ء الذي بقى بدا في ا ل مكتوب تخميس والمصحف خمس آ ي ا ت دائره وذهب ا ل إ م ا م الخاقاني وهذا من أ و ل من كتبه في, في, في الجويد بل كتابه يعتبر في النظم أول كتاب في الجويد الخاقاني نظم يسمى الأداء كتاب بباكورة في في نظمه يسمى وتقول باكورة الأداء وحكمك بالتحقيق إ ن كنت آ خ ذ ا على أ ح د الا تزيد على عشره ي ذ وهذا هذه هذا ا انتقال الخمس مقام الجمع يجينا شاء الله أما في مقام العلم ما يتسير له صدره وحفظه إن شاء الله كما زلنا إذا نزل القرآن خمسا ونزل عشر للعشر بالآية النازلة الإفك إن إن نزل ونزل يتسير قصة إلى فكل له ممثل للعشر ضعف عشر عشر عشر في في وحفظه في غير صدره إ عشر عشر ونزل بعض ايه غير اولي الضرر يستوي القاعدون من المؤمنين و ا ل م ج ا ه د ي ن بعمرهم وانفسهم فتحرج اصحاب الضرر فنزل قول تعالى غير أ و ل ي الضرر وقال ان بضاعوها ي بين هذه ا الكتاب سيأتي نقضية وتوقيفيه وضعه ي في المستور يصدقوا ة والصورتين ولا يزيد على ذلك هذا التنجيم لماذا نجيم القرآن؟, القران وحنا قال تعالى و ق ر آ ن ا فارقناه لتقراه أ ه على ل على ن ا س مكت ذ ه فائدة لمن للناس. فائدة للناس لمن تنجيمه على الناس أن يقرأ على مكت ه ا ل وترسل ل ت ي م ن من و وفمه والصباق ا م حفظه ل ر وفي معناه هذا قول عائشه رضي الله ع ن ه في صحيح ا ل م خ ا ر ي كان أول من ا ز ل أو ك اول ن من أ ما نزل آ ي ا ت من في هذه ا ل ج ن ة والنار حتى إ ذ ا ث ا ب الناس إ ل ى الاسلام نزل لا تسرقوا لا ت ز ن ولا ا نزل تزنوا ر ا لا أشغلنا لقالوا نتركوا نتركوا نترك أفادت الصريقة الجنة التدرجة أ ن هذا التنجيم هو من صور التدرج التنجيم حتى يتمكنوا حتى من الاستعمال فقط حتى الفعلي في في في في الفرقان القين قول التتمكن وهذا أسرار الناس الجنة شاء الله هذا التربع ما بربانية ربانية مناجد مناجد من أما قول الله تبارك وتعالى يخل سخل حتى تكوين من من يسميه إن أو صورة هذه وقال الذين كفروا لا نزل علي ا ل ق ر آ ن جمله واحده يجيء الجواب كذلك أ ي انزلناه لم ننزله ج م ل ة و ا ح د ة بل منجما ل ن ت ب ت به فؤادك وهذه فائده ة ل ص لامته ى ل ل عليه ل ه و س الفائدة ل أ م و ن ا ل ن ت ب ت به قلبك نقوي باش بتردد الوحي ونزول الملك و ا ل ت غ ذ ي ة ا ل م س ت م ر على هذا النحو واسبقنا حديث تعرفون حديث حديث لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وكيف أ ن ه كان يستمد منها صفات الارتقه كان صلى اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرس ا ل ق ر آ ن فلا رسول الله اجود بالخير من الريح المرسله قال هذه الأجودية ترتقي بلقيا الملك. والأجودية يشعر الموحى الي ب ا ل ع ن ا ي ة وكيف ا قد يجي نقضي تلفترة و أ ح ز ن في النبي صلى الله عليه وسلم تلك ل ا فترتك ة ل ا ل ق ط ع ه الى ما س ي ج ب ن ا بالنبى هذا التوالي ح ب و ب النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في الابتداء قد عاصر عليه أ م ر لقاء الملك لاثقل الوحي وشدته فكان يعاني من تنزيل ش د ة لنتبت به فؤادك وقيل إ ن هذا من باب إ س ن ا د القلب ل ن ت ب ت فؤادك به أي ل ن ت ب ت ه في فؤادك أي لتحفظه إن ع لنثبت ي ا تجاهل الله جمعه جمعه نجمعه تصميم من نجمعه علينا صدرك أي أي إن في وتقرأه به فؤادك ب أ ن و ا ر ه ب أ س ر ا ر ه لقي الملك بالاحساس ب ا ل ع ن ا ي ة كل هذه تقويه القلب المؤمن يقوى الباب مفتوح ولذلك لا. لا ينام مفتوح على قلبه انه مفتوح على عالم الوحي ثم يقول تعالى بعدها ورتلناه ترتيلا ولا ن عندها وحد من بعد ولا ياتونك بمثل إ ل ا جئناك بالحق و ح س ا ن تفسير فائده اخرى ليس من المتناسب مع كتاب فيه علم الله ونزل فيه ن ا ش خ ه و م ن س خ ه وجواب عن أ س ئ ل ة واقعه ووقائع ستهدد فكان تنزل كيف سيتلقون ى حديثهم عن, عن غزوه بدر وكذا ولما تحدث ب ع د ه و ل م يقام في غ ز و ه احد ولما يحدث ما حدث فيها و ا ل أ ج و ا ب عن ا ل ا س ئ ل ة التي وردت في القران هذا شيء لا يتاتى لو كان فتنه على الناس فتنزله في حينه إ ث ر السؤال و إ ث ر الوقائع وعلى موافقات م ع ي ن ة هذا كله هو الكمال بعينه وهو مقتضى الحكمه في ت ن ز ي ل وقلنا لا ياتونك بمثل ندخل بالمثل مثل ف يضربونها ي لك يريدون تحديك به مثل سؤال يريدون ا ل ا ج ا ب ة سعالي سواء بعناد أ و ب غير عناد ما يشكلونه ت عليك المثل هو إما أن يكون شيء وصل القمة في باب مراد صاحبه وصل هو يكون أن شيء في ولكن يقول ان ت ك ن م س ي ه ل ا يجب ان ت ك و م س ؤ ل ي ه ل ا ن يجب ان ت و ن س ؤ ل ي ه ل ن ه ي ب ان ت ك ن س ؤ ل ي ه ع ن ه يجب ا ل تكون س ؤ ل ي ه لانه يجب ان ت و ن س ؤ ل ي ه لانه يجب ان تكون م س ؤ و ي ه لانه يجب ان تكون و ل ي ه ا ن ه يجب ان ك و ن مسؤوليه لانه يجب ان و ن م ي ه لانه يجب ان ت م س ل ي ه ل ا ن ي ج ان تكون مسؤوليه لانه ي ج ان ي ه ب ا ل ان ا يجب ان ان يجب ان انجب ان انجب انجب ا ن ل ب انجب انجب انجب ن ج ب ا ن ا ن ج ل ي الرجع في هيبتك الرجع في قيئه هذه الكلاب اعزكم الله وليس لنا مثل سوء فمثلوك مثل الكلب ولا ياتونك بمثل يضربونه لك أ و يستشكلونه الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا أجانبتان أخرى إنزاله نجوما حكمة أخرى وهو أن الله تبارك وتعالى من في قطية يريد حكمة حكم وهو ي ر ي د أ ن ينزل به منجما للتربيه وللتدرج ح س ب ا و و ق ا ئ ل ل بالنسل ا ما هو الاكمل ويريد أ ن يكون في ذات الوقت كتابا مرتلا على نسق غير نسق التنجيم على ص و ر ة غير ص و ر ة الفرقان ولذلك وسلم أول نزول وحياله صلى الله عليه قلنا نبي عني من إ ل ى أ ن ي أ م ر يعين كتبه اللي مثلا سيجي هنا ان شاء الله دي ا ر ل ل ه س م ا ئ ه م يكتبون ا ل ق ر آ ن بين يديه ق ل شيء؟ ت أ ك ي د ا ل م ق ر ؤ و إ ن م ا لترتيبه على نسق اخر ل آ تعلمون أ ن ا ل ق ر آ ن لم يكتب على الفرقان اياه حتى يشوش عن البعض بنا وما كان إ ب ق ا ؤ ه فرقانا مقصودا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون نزلت أنه نزل الصورة التي عليها نزل في جملة ك الصوره ي ل يقول ض ع التي ر ا ا ل فيها ذكروا كذا وكذا. وهذه ترقوا له م نزل عليها ر ت ت ب ي مع ترتيب ا ل فيه ر هذا ج ا و ب عن ا ل وهذا جاوب عن ق ه أ م ا ا ل ق ر آ ن فقد رتب على نظم ي ن هو ا ل آ خ ر معجز في بابه ليكون كتابا إ ذ ا النبي تلقاه ق ر آ ن ا ونجم بين يديه فرقانا ودون بين يديه كتابا باذنه إ ذ ن ه تستغربوا ا وجدتم ب ي خمسة خلق باسم علم من يعلم إنسان النازلة صورة الأولى العلق الذي إذا يقرأ ن في صدر ربك ب ا وبين ت ا ل ي ه ا زمن ليس باليسير وضعوا هذه, هذه فهذا النساء مطلوب ل ك حتى ل أ ن الله يريد لكتابه أن ل ا يكون كتاب ا ت ا ر ي خ م ر ت ب ط ة بهذه ا ل أ س ب ا ب ومنطور ذ ك النطر كما ربيت به ذ ل ك ا ل أ م ة أ ب د ا يريد أ ن يحفظ منه ما يفهم منه المنهج في ا ل ت ر ب ي ة فقط ولذلك دوين مكي والمدني ولولا هذا وما يعرف منه مساله الاحكام المتعلقه ص ي د منذ ا بالنسق ا عن الترتيب الذي والقصص يريد ي الخريط سيجيء كتابه إنه غير دين س غير أ م ا ما كتب به وما حفظ عنه قال سئل المالك كيف كتب ا ل ق ر آ ن قال على ما ق ر أ به أ و ل ا وتصور النبي صلى الله عليه وسلم كان يقراه أ ل صلى ل ل ن ب ي ا على ي ه وسلم الإن المالك يقرأ ع الترتيب الذي الذي رتب به ا ل ق ر آ ن ب إ ذ ن من جبريل قال له ضعوه هنا ب إ ذ ن الملك فكان يحفظه على هذا النحو فكثيره هي الصور التي كان ي س م ع ن ه ا من النبي صلى الله عليه وسلم وهي م خ ا ل ف ة لترتيب النزول مطلقه إ ل ا ما نزلت كامله فضل الله على نسقهم ذ ن مقامان اثنان مقام ا ل ت ر س ي ل ت ن ز ي ل ومقام ا ل ت ر س ي ل وهو م ش ت ر ك ا هنا لنتبس به فؤادك ورتلناه ت ر س ي ل ا فائقا هذا هذه هذه الله هذا التنزيل النظم الأحيان بجوار وسيجينا شاء بيانوا في في في في خطية وضع وضع وضع الجمعة إن ا ا ل ك ت بقي ي ب لنا من فروع ا ل أ ف ن ا ن م س ا كلها لابد من ت ر ج ع ا ل ك ت ا ب وتلخصه م س ا ل ة تتعلق ب ا ل أ ح ر و ف ا ل س ب ع نجمل بعضها ثم نقف بكم لانها ن شوية منها. إن شاء الله في شويه ة تتعب الصفر إن شاء الله. نزل القرآن ا نزل هذه قد يضع ا ل وفي ا ح د حوال الأول ولكنه التنزيل لما ا مجمل في ك صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم اقراني ل ح الصحيحين ي في أ اطلب لامتي التخفيف حتى انتهى إ ل ى س ب ع كلهن كافر شافين فقراءه ي ا ل ي ن يدل س ر و ا معه القرآن لم ي ن ز ل على حرف الأمة وكانت تنزل على الاحرف و ا ل م ت ع د د ة ر خ ص ة وتيسير وتهوين من منزل هذا الكتاب حتى لا يتكلف الناس وحتى لا يضيق ا ل أ م ر عليهم حجرا حتى إ ذ ا تجاوزوا الحرف الواحد أ اتموا لندى امانه الوحي النبي الله صلى عليه بجبير في بني غفار القرآن على في أضاة فقرأني حرف أدن كراءتي استزدته وقلت إن فعلمت ان العده ا قال انتهت وهذا دليل القول ب أ ن السبعه كانت عدد حصر وليست د ل على الساعه و ا ل أ ر ا قالوا د سبع ك ت ر و قالوا ا العشرات في سبعين و إ ذ ا كتروا وبلغوا في المئات قالوا س ب ع م ا ئ ة ف ا ل ك ل م ة سبع سواء أو الأحد العشرات في أو في كانت عند العرب في أ س ل و ب ه م دليل السعه والكثره د العدد السبع تتبع ف ي ا العدد السبع في لغات العرب وكيف أنه يدلوا على الكترس في وكيف أنه قلنا ل ا د ل ا ل ة ا ل ع د د على الحصر هو ا ل أ ق ر ب لبيان الحديث و أ ي ض ا ل أ ن ه لو حملناه على ا ل س ا ع ة ا ل م ط ل ق ة م ع ن الواقع من ا ل أ ح ر و ف أ ن ه ا م ن ض ب ط ة ومعدوده ج و ة م محصور ت ت و وجهول ر فهذا فلا ل يبقى ع فعلمت ا الحديث فنتها ء أنه خصو يقول في فنتها أ ن ا ل ع د ة قد انتهت وهذا واضح فهذا ظاهر في الحصر إ ذ ا العدد س ب ع بين الحصر وبين الساعه والراجح ا ل حصر والحرف ايضا هو ويطلق الحرف و ي و ر د به المعنى فقالوا لما تعدد هذا من مطارات من م ط الاشكال ر ا ا ت الاشتراك في المسمى في فهذا ذهب اليه البعض وقال ان هذا من ا ل م ش ك ل الذي يحتاج تخصصه لك ونقول له إن حمله على إن الى ه ج ا وارد غير وحمله ل ع ا ل ك ل م ة هو أ ي ض ا ي ع ن ي مثله و ح م ل ه ع له ى المعنى ا بابه بابه المعنى من ليمكنه لأنه أن في تفسر رخصته كما يقول متى نزل على س ب ع ة احرف أي اي معان ي هنا زاجر وواعظ وامر وناهي يقول و... اذا كان دخلت فيها الحلال والحرام فيمكن ل ان يقول في هذا رخصه في اخذ حرف كلهن شاف كاف فهذا لا يتيسر ابدا ولا يجوز القول به يبقى ان الذين بحثوا في معنى هذا الحديث التي... الذي هو من قبل الحديث المتواتره يقينية ا ل د ل ا ل مختلفة ل ة يقينية جبوت ا د لائمه ل ع اختصاصهم ل ل ا اجداد الأئمة ي في الفن ف ي القراءه فقالوا لها القريب من معنى ا ل أ ح ر ف لا يخرج عن ق ر ا ء ا أ و وجوه يقع بها التغاير ف ا ل ص و وإما في المعنى أو المعنى لغات قبائل في إ م ا يبطون من قريش أ و هي مع قريش كما يزيون في لغاته ان شاء الله نزل القران بلغه قريش والعرب ا ل ا خ ت ل ا ف التي يتغاير به اللفظ وتتغاير به المعنى وذلك بضنين ن الظن من الظنة ب ا ل والظن الله الظن ه م من بدون هذا ساقط شاء إن ذ ي هو ا ل البخل ما هو على الغيب و أو هو ه م ما ب ن ي أي ببخيل ن من م ع ا ن الظن البخل ولكنه ا ا بالضائم مشالة تهمة ليس على تهمة والسعه ح م ي يكتم و هذه إليه ه ا ا من ص ف ت الصور ن الملغ هذا ولكنه هذه السعى من الاختلاف حتى دخل فيها ما ليس بمتواجد وهذا مفصل عنده في مشكله, مشكلة القران جاء بن حزان رحمه الله فقال تتبعت القراءات متوترها تخرجوا وشدها فوجدها وعين لا جهتها عن سبعها قال اختلاف في الاحروف والاختلاف في, في المعنى والتغير ب ي ن ثلاثه كلا ثلاثة لكم ل ل الله ستسألون مثل القراءة الناس بالبخل بالبخل أ يأمروا م عندكم ث ة نصر تجدونها كان انتقاؤوا يكون إذا بها جيد بعد شيء ق ر ا ء ت ا ن متوتره اختلاف ف ا ش اختلاف غير في ا ل ه ي ئ ة أ ي في الشكل أ م ا البخل والبخل بمعنى واحد إ م ا هو ك ل ا ه و مصدر ل أ ح د ومصدر و ا ل أ خ ر و ش م ومصدر كما معروف في ا ل ل غ ة اسم ومصدري يدل على المصدر هذا معنى ويخالفه في بعض ا ل أ ش ي ا ء البخل و ي أ م ر الناس بالبخل بالبخل ق ر ا ء ت ا ن م ت و ت ر ة تقديم ا ل ت أ خ ي ر فيقتلون ويقتلون وقعدنا عليه حقا في قراءه حمزه بدل يقتلون ويقتلون ويقتلون ويقتلون, ويقتلون زيادة زيادة الهمزة زيادة يزيدونها إبراهيم بنيه وأوصى بها زيادة الألف أو زيادة هو في سورة الحديث الكوفيين النقص بها بها الآلف الغني الحميد في سورة الحمد ووصى وأوصى صور أو هو سورة هو سورة أو من تتلو غ ا بيها إما ي ي يقع ر ل غ ا ي في ر ه ي ئ ة فقط أ في الهيئة مع المعنى أو في الهيئة مع الحروف الهيئة الهيئة المعنى ا نقول ه مع مع ن أو ت كل ت ب و كل نفس ي ن ما أسلفت نفسين تتلو كل م اسلفت أسلف أ نفسين اختلاف تفل تبلو تتلو الحروف الحروف مختلفة ولكن الهيئة واحدة تبلو تتلو بالشكل ولكن معنا مختلف تبلو تظهر كل من معنا ما واحدة تظهر تظهروه وتجدوه ظ ا ه ر ة تتلوه تقرؤه هذا الذي وتبلى الصراع هذا يظهر ل ا تقرؤه فهو متكاملان ل أ ن ه دائما الخلاف كما سيجون إ ن شاء الله في القراءه ا ل ق ر آ ن ي ة خلاف تنوع وتكامل وتتمات وفي يوم ا ق ب ي الخلاف ا ل ت ن ق ض ي مطلقه وهذا يزيدنا تاكيدا منا وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا صدقا فلا تتناقض وعدلا فلا ينخرم نظمها تسوقا وكمال نزل القران آ ن ل السبعة أ ح ر تيسيراً ف الاحرف م ش ل ز ل ل ق ة ا أ ح السبعه ا تيسيرا نزل بالقرآن والمصاحف العثمانية المكتوبة د سيدنا, سيدنا جلالدين ن ا الصيوطي ي لم ت ك ن لبن الموضوع قال جرير في كانت الاحروف ر خ ص ة فلما حصل الاختلاف بين الناس بسببها ي ن ن ا ا ل س ب أ ج م ع ت ا ل أ م ة هي م ع ص و م ة في إ ج م ا ع ه ا على ما جاز لها التصرف فيه فلم تفعل حراما ولم واجبا خصوصا الناس, حين أراد أن يجمع الناس على ما هو المتيقن من أنه نزل القرآن حراما يجمع ما من تترك حين أراد واجبا خصوصا هو به أن أنه وهو العرضه ا ل أ خ ي ر نسي ه وقرا ازيد بن تابي تعال نبي صلى الله عليه وسلم بعد ا ل ع ر ض ة وكنت ا د ي نسخ ا ل ع ر ض ا ت و أ س ي عليها خالص يدعو وهو يخطب في الناس أ ذ ك ر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن هذا القران جل على س ب ع ة احرف كلهن شاف كاف ي وسمعت هذا ل ا م ا س م ع ت ه فقام الناس حتى لا ي ح ص و ا كترت. فشهدوا كلهن م ب م سمعوا من ن ب ي صلى الله عليه وسلم أ ن ا معكم من الشاهدين كلهن شاف كافي في إ ز ا ل ة بعض ب من جاءت ه بعض الصحف مما ليس ق ر آ ن ا عند الجماعه ف إ ن هذا لا يعد منا إ س ا ء ة أ و حذفا من ا ل ق ر آ ن أ و بطرا لما هو الواجب و إ ن م ا ا ل م كان هذا ر خ ص ة ودليل ر خ ص ة واضح ل تغلق أ م ت ي تخفيف ثم الاقتصار على بعض ي ما والنبي رخص أو ا ا على بعض الجائز صلى الله عليه وسلم كان, كان يعارضه جبريل القران ر م ض في كل رمضان, رمضان عن التسعة علي رمضان زد في الأخير الأحروف ونسخ ما تم نسخه ب إ ذ ن الله و إ ث ب ا ت واقرار ا هذه كلها لذلك أ ن ا أ ر ى ان النزول إ على ا ل أ ح ر ف يضاف إ ل ى كيفيه ة لأن جبريل كان يعارض النبي كان ب يعارض وهذا ي ش ا ر ه عليه و أ ح ي ا ن ا ياتي في مثل ص ل ص ا مجاهد حتى اذا شريانه ق ر أ من آ ي ا ت الوحي ببيان غدا ل طريا أنزلها الذين يقارن بنا نبوة له هذه الإغفاءة وبنا إغماء المجنون. في الإغفاءة وبنا إ غ م ا ء انزل ل م ج و ن محطنا ظ و ا طاهرة ه ر ا ل و ح ي من خارج ه ذ ه لحظها الأشياء لحظة الصحابة نر إ ل ى المغمى عليه او المجنون حين يوفق يوفق على حال من, من نوع من شبه السكري وعلى حال من ا ل ع و شبي ا ء ا ل م ج ن و ن على عليه الشريف صلى الله جنابه وكان ع ل ي م ن يصل ل كلام و ح ي إ ظاهرة ا ل و ح يعاني كما لاحظت الصحابة يزيوا وخين ل ى هذه ل الأشياء ص رصدوا و ر ة هذه م ه ب ا ل ح ا ن حين سمع غط كغسط البكر、جمال. صوت ثقلا مما ينزل عليه من أ ن و ا ر الملا الاعلى فكان يتلقى بهذه الصوره ويتلقى وكلاهما وحي هذا وحي و ن مع تمتل الملك وهذا وحي و ن بدون التمتل لكن من غير ا ل ر ؤ ي ة وهذا من وراء الحجاب في بعض ا ل ص و ر وقد يتلقى الوحي وهو يرى صوره كما قال صلى الله عليه وسلم رأيته جبله مرتين أو رأى رؤينه مرتين أنه جبله مصاص في صورته التي خلق عليها ستمائه ة جناح قال بالعلمين أن وإذا قال ا الصلصال التي صوت خفق أ ج ن ح ا الملك والسر فيها هو أ ن ينقصع عن عالم ا ل م ا د ة والحس ويستغرق في تلق ي ن شهودي كامل وهذا ويقطع وإن الوحياء أوحاه ومعنا يقول تورك وتعالى ومعناه إن فيه هذا هذا به إليه أنزلناه الذي كان كان عالم الحس مطلقا كان بنا التمام كما نصا إنا يحصل تلقى على جبريل لي ينقصع صحبي ينسق عن ثم ق ر آ ن ا عربيا لعلكم تعقلون فلا جبريل ترجمه ولا النبي صلى الله عليه وسلم ترجمه و إ ن م ا نزل ب ص و ر ة ه ومعناه بلفظه ومعناه هكذا شاء ه الله ولنجعل الصوت في الاصل أ ص ل ي في ل أ ي شرطا في ا ل ت ك ل ي م كلمه سبق ن ا هذا ك ل فهمه مراده بصوت أ و بغيره يساده في ل غ ة في الصوت لا يشترطه ولا ينافيه ولا نقيد ربنا جل وعلا من الاشكال حين يتكلم رَبَّا ا ت كيف وَتَعَلَى ت ك ك ل م يشاء بما يشاء وانما الذي يلزم به انه لا أحد لا ليس لاحد جبريل او نبي صلى الله عليه و ن ل م حرفا في هذا الكتاب قفار حين قالوا اتي ب ق ر آ ن غير هذا كلا او بدله ولو تغيير جزئي ما ي ك فضلنا ان اغيره كلا ان اتابع الا عليه ما يحاق وحديث ا ل ق ر آ ن عن, عن منهجيه ة التلقي فقال ت ب التلقي ر ك و ت ع ا ى فاذا قرأناه شوف لا ح ر ك به س ا هنا كان يعجل باختطاف الوحي ن مسنسون ك لتعجل يعجل ل ت به ي ا ل و ح جبريل. وهذه فلولا ا لأنه كلف ا ل ق ر ا ء ة مجرد ق ر ا ء ة ي ع نظرا ي ن ل أ ن عندنا ا ل ق ر ا ء ة إ م ا ان تقراها من مكتوب و إ م ا ان تقراها من قلبك غيبا فهذه الاولى اقرا بمن احفظ احفظ ما يلقى اليك ن ي تنزيل هي ح ا ل ة وضع خاص فكيف يعني كما قال في حالة يرتقي صلى الله حالة الحالة عليه في ي وسلم هذه وكانه ينسلخ من ا ل ب ش ر ي ة نوعا الجانب بباطنه الملائكه وهي ص و ر ة ا ل ب ش ر ي ة فكان يعاني من ت ن ز ي ل ش د ة وكان مما يحرك شفتيه فنزل يخفف القرآن قل لا تحرك بلسانك يتعجل به. إن علينا الروحي وعليه قل لا يتعجل تحرك جمعة به أي فاذا ي صدرك نجد وقرآنه ل القرآن بلسانك ق قرآه ر صدرك آ ن من وأنت معناه ثم تبته حين في إ أردته جارين جريناه استرناه جمعه لسانك على و قراناه آ ن ه ف إ ذ ق ر أ عليك ب و ا س ط ة الملك فاتبع ق ر آ ن ه أ ي استمع بلك هذا اتباعنا بمنع ع الاستماع و ه ا د ل ل ن ا ا ل م ل ك ي على ان ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ق ر أ الامام يستمع إ ل ي ه لمن متبع واتباعه فيما ي ق ر أ بالاستماع ف إ ذ ا ق ر أ ن ا ه فاتبع ق ر آ ن ه أ ي استمع إ ل ي ه ثم إ ن علينا بيانا هذا تعهد وتكفل ب ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء اثباته في القلب و إ ج ر ا ه على ا ل إ ن س ا ن وبيان المراد منه فيما كلف ي النبي صلى الله عليه وسلم بما ي ا ا ن ل ر ز اللهم اخسمنا من ش ي تحول ما ت ب ي ن ا وبين معصيتك ومن طاعتك م الله اللهم ب ن ا ا وَصَيْبِ اجعل و ا ب ت القران ربيع م قلوبنا ونور مصائرنا وجلاء حزننا وذهب همنا وغمنا برحمتك يا و ارحم ل الراحمين